يا مكان إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني أنا أبو الفرج الأصفهاني وده الليله الواحد والتلاتين ويا كتاب الأغاني مساء الخير انبارح شفنا نصيب الشاعر لما بلغ الأمال واشترى رئابته بالمال وقد ايه كان وفي وابن حلال مش بس حرر أمه وأخته كمن سحايم ابن خلته ولو إنه طبعه زي طبع الأيام ناكل الجميل جاحد الإكرام. اول أول متعة سكره رأس على الأنغام وألع هدومه قدام الناس زي الأنعام وجهنه صايب إنصحه رفض منه الكلام وقال له وجهك من وجه حرام الأصد يا سادتي من الشموس العالية والكواكب الدرية مش حنفوت نصيب عند الصورة دي حنفضل معاه كمان شوية ونشوف ألوان من حياته بعد مناد الحرغية أيها الحاجب استأذن لي على أمير مصر عبد العزيز فإني قد هيات له مديحا فمن أنت تكلمني كأنك أبوه مروان بن الحاكم قام من قبره فلا يرده عن بابه راد قل له نصيب بن رواح الشاعر لو لم تكن قريب عهد بباب الأمير لعرفتني فقد كان لي معه في مثل أيامنا هذه شأن أي شأن أنسيتني والله اسمك بكثرة كلامك فمن أنت قلت نصيب نصيب ابن رباح الشاعر نصيب انتظر إني أراه في شغل يا أبا دهبل فديتك اميري وسيدي يا أبا السائب بأبي أنت وأمي يا عزيزه مصر أو تقسمان على أنكما قد سمعتم الذلفاء مغنية المدينة بشعر جميل ابن معمر العذري نعم والله نعم نعم وبلحن ابن سريك يا غلمان ارفعوا هذا الستر يا أبا السائب يا أبا دهبل انظرا. فما أكثر ما ينتحل المغنيات أسماء بعضهن البعض هذه هي الذلفاء التي استمعتما إليها بالمدينة؟ أصلح الله الأمير هذه رافلة في مقطعات الحرير مزينه بالجوهر ونفيس الحلي لا يكاد البصر يطمح إليها حتى يرتد عنها وهو حسير أهي هي التي استمعتما إليها بالمدينة؟ أجبني يا أبا ذهبل ولا تلف لف صاحبك فديتك أيها الأمير إنما أراد أبو السائب أن يذكرنا بخشونة عيشها بالمدينة منوها بما ظهر عليها من نعمائك وعطائك مم. إنها لهي بعينها وما كذبك من باعها إليك أي الفاء هذان رجلان قد استمع إليك بالمدينة وقد غنيتهما بشعر جميل بن معمر العذري في لحن بن سريج الله قد صدق وإن أحدهم هذا لخفيف القلب كثير البكاء إذا سمع الغناء ها ها ها أو بكيت يا أبا السائب نعم ويغفر الله لي وأنا أذكر والله ما ذكرت فما أن سمع غناءها يومئذ حتى صاحبي يا أبا دهبل نحن والله على خطر من هذا الغناء وجعل يبكي <تصفيق> فما رأيت فيه من خطر يا أبا السائب ما أمنت أن يهجم بي على أمر يهلكني <تصفيق> إذا فهات غناءك يا ذلفاء بكل مهالكه وانتمس لنفسك السلامه ما استطعت يا أبا السائب <تصفيق> ها؟ ما عندك أيها الحاجب انتظري يا ذلفاء أصلح الله الأمير بالباب رجل الأسود يستاذن عليك اسود مره بالحضور اليوم حاجتنا اليه عدنا اليك يا فهات شعر جميل في لحن ابن سريج تَنَمَنَ النَّقَاهُ القينة أيها الأمير اعتق ما أملك إن لم تكن فردوسية الطينة لو أنها اوتيت من الدين على قدر غنجها لكانت أفضل من آسية مرأة فرعون بخن بخن وأنت يا أبا السائب أين دموعك أما هجم بك غناؤها على ما تخاف أراك دعوت لي بالسلامة أيها الأمير وإنك لمقاب الدعوة <تصفيق> حبست نفسك على مجلس الأمير أيها الحاجب ونسيتني كنت تستمع إلى غناء عنده؟ فما لك وهذا يا أسود؟ أما استاذنت لي عليه؟ هو يأمرك بالحضور اليوم حاجته إليك فحضر كل يوم هنا والزمبابه حتى يرى أنه قد احتاج اليك فهل ذكرت اسمي عنده؟ إن لي شأنا مع الأمير وهو لا شك يذكرني ويحك الا ألا تركت اللجاجة وأرحتني؟ إذن فأنا ملتزم هذا الباب حتى يأذن لي فما قدمت من الحجاز إلا لهذا وما بعد عبد العزيز بن مروان واحد أعتمده لحاجتي أيها الحاجب إني ترددت إلى باب الأمير أربعة أشهر وما حضرت حاجة إلي أحسبه نسيني فلولا ذكرته بي إني أرق لك يا نصيب فقد جهدك الانتظار ولعل الله قد آذنك بالفرج فإن أميرنا قد أتاه من دمشق من قبل أخيه أمير المؤمنين آت صره سرورا عظيما أفلح وجهك بما بشرتني فإني سمعت المرجفين يشيعون أن عبد الملك بن مروان قد وجد موجدة على أخيه عبد العزيز وعزم على عزله فقلت في نفسي ذهب والله حظي عن مصر ولم يعد لي مقام فيها صهن يا نصيب إذا ازدحم الناس بساحة الامير مهنئين فانه يأمر بابراز سريره إليهم فان فعل فاني سوف أذكرك عنده فاصنع شعرا يصلح لذلك لا عدمتك لا عدمتك وانت لا تنسني لا تنسني او بعد هذه انسى كما حييت اعني لا تنسني من عطاء الأمير ثم انسني بعدها ما شئت <تصفيق> انها عليه اياب ساعه وراح وغنا الينا بالعازفين والمنشدين الينا بالموسيقين ايها الناس هذا امركم عبد العثيم ابو مروان اقوى عليكم في سرير عبد الملك بن مروان. الله يحييكم وحفظكم مدى. اطعدو أمي وأمومي. الناس. إنما السكينة. يريد أن يصرَّكُم بما تحبون. وهاؤلاء قيالوا وقلّمان المجلوبون من أباق الدنيا على أمهل عصب وأبدعنا. فالسماع سماع أيها Hayyikun, hayyikun. Aseynakum, aseynakum. B'Hayyim, b'Hayyim. Hayyikun, hayyikun. Walou, la al-hanta <تسجيل> <تصفح> علينا بالمضحكين أين الأسود الملازم لبابنا؟ هذا هو أيها الأمير نصيب بن رباح ويحه لك أنما سمعت باسمه يوما أريني وجهه السلام على عزيز مصر ورحمة الله وبركاته وعليك يا أسود ما أراك تضحك؟ إنما أنا عبد نعمتك اشتريت نفسي بعطائك وعدت إلى اعتابك بحق الولاء فما نجد عند مثلك لمثل يومنا هذا مديحا صادقا من سويداء قلبي آه أهو أنت الشاعر إذ ذكرتك والله يا نصيب نعم جعلني الله فدائك أنشدني قولك إذا لم يكن بين الخليلين ردة سوى ذكر شيء قد مضى درس الذكر بأبي أنت يا مولاي وامي ليس هذا لي هذا لأبي صخر الهذلي ولكن الذي أقول وقفت بذي دوران انشد ناقتي وما إن بهالي من قلوصد ولا بكري لك جائزة على صدق حديثك وجائزة على شعرك أكتبونه الفا وألفا هات يا مصيب مهن يا غلمان إذا فرغ هذا الشاعر من إنشادنا فألبسوه مقطعات وشي واحملوه في غبيط على بختي من الإبل واذهبوا به إلى المقطم في فسطاط السودان من جندنا فإنه لا يصرهم أن يروا ابن جلدتهم ويستنعون إليه آدي الجولة الثانية مع نصيب بعد الحرية لما رجع للديار المصرية وفضل ملتزم أبواب ابن مروان ومستني عطاياه السنية السخية وهو صبر لحد ما نلمناه وسمعوا مدايح شعره وخدم الجويزه ما أرضاه ودحنا حسب أمر ابن مروان ماشيين مع موكب بن وهو راكب جمل فوق تغطروان وطالع جبل المؤطم لزيادة خيام العسق للسودان افتكر النهارده كده كفايه وبكرا باذن الله نكمل بقيه الحكايه <تصفيق> انا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليله اتنين وتلاتين ويا كتاب الاغاني مساء الخير امبارح كنا ويا نصيب طالعين المقطم الحرس حواليه وهو فوق الجبل معزز مكرم وفهمنا من كلام اللوياه ان امير المعسكر اللي رايح يلقاه هو عمر بن عبد العزيز ولي مصر اللي كان لسه فتى في ذلك العصر وحب لكم يا سادة يا مستمعين ان الامير ده بذاته هو عمر بن عبد العزيز اللي حيبقى فيما بعد أمير المؤمنين ويسميه التاريخ خامس الخلفاء العاشدي ودلوقتي يا أهل السماح والجود وصل موكب نصيب معسكر الجنود السود وشاع بينهم إنه موجود وابتدوا له في جمع مشهود نصيب كيف اكتمع لك بن جلدتك مهللين مرحبين؟ اقصد بي أول ما تقصد إلى مضرب أميرهم ولكنهم يتجمعون ملحين أن تنيخ جملك ألا جملتهم وردت تحياتهم بمثلها؟ السلام عليكم أيها الجند وأنا عن بكم من أبناء عمومة وخولة عليك السلام أنا بك وأكرم أهلا أهلاً بالنصيب أهلاً بشاعرنا يا نصيب ادخل إلى هذه الخيمة فإنها هنا نسوه يريدن أن ينظرن إليك ويسمعن منك شعرك النسوة ها هنا؟ وما تستغرب من ذلك؟ لكل منا أهل بيت يمل إلى الفسطات من حين لحين فيرينه ويراهن ما كنت أحسبكم تجيزون ذلك لنسائكم ألا فعج إليهن في الخيمة وما يصنعن به يرين جلدة سوداء وشعر مفلفل. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللهم إنهن منك وأنت من <تصفيق> لا ولكن ليسمعن الشعر من وراء ستر لك هذا فادخل. أنزلنا الستر يا إماء الله <تصفيق> يا لك من عفيف كبير النفس يا ابن عم. والله إني على ذلك ما قلت بيت قط تستحل فتاة الحية من إنشاده في ستر أبيها. أوه، ما أكذب الشعراء. أولست القائل. ألام على ليلى ولو أستطيعها وحرمة ما بين البنية والستر. لملت على ليلى بنفسي ميلة وقبلت ما بين الترائب والنحر <تصفيق> <تصفيق> ويحولي ما تخجلن وحولكن الرجال <تصفيق> لا نقول شيئا يجهلونه ويحي فكيف بلغكن هذا الشعر ولا اعلم انني اصبت شهرة وراء الحجاز بعد اتحب ان ننشدك غناء من شعرك هيا سويحاتي أنشدنا مع أرجوزة سحيم أرجوزة سحيم. <تصفيق> See me. اغزاكم الله اضحك وعقص وغناء في رباط خيل المسلمين يا لحرمات الله هذا فعل الجاهليه الا فاين ذلك الورع التقي الجن الجند يرقصوا على النسوه ولا تبالوا بصاحبكم ويلكم انظر هؤلاء نسوه لا <تصفيق> لا <تصفيق> لا ألا ألا ألا ألا سحيم او انت احدهم ويلك يا سحيم بل انا الذي رويت من شعرك <تصفيق> ما خطر ببالي ان احدا من الرجال يحاكي صوت النساء بمثل ما سمعت حتى ولا انا ابن الخاله <تصفيق> لحاك الله يا سحيم مهزار ضحك فما جاء بك الى هنا خرجت من الحجاز على وجهي فضربت في الافاق حتى بلغت مصر وضاقت بي الأرزاق فأدليت باسمي إلى ديوان الجند فألحقوني بهذا الفستار فان السماع شاعرنا منشدنا فماذا أقول اقترح عليه يا سحيم فأنت أضرى قل في سوادك يا ابن سلامه فإن يك من لون السواد فإنني لك المسك لا يروى من المسك ذائقه وما ضر اثوابي سوادي وتحتها لباس من العلياء بيض بنائقه زدنا بالأخرى أي أخرى أذكرك على مشهد. قل كل كل يا صحيح. كل, كل علق نصيب جارية حمراء فذكست زمانا تمنيه بالأباطين فلما ألح عليها قالت إليك عني فوالله لك أنك من طوارق الليل <تصفيق> فقال لها نصيب وأنت والله لك أنك من دواه النهار <تصفيق> فقالت ما اظرفك يا أسود فقال لها هل تدرين ما الظرف إنما الظرف أن نربو اتفاق طبعنا ثم أرسل إليها أبياتاً هي التي أردت أن أذكره بها وإني تذكرتها مم. ولي كرم عن الفحشاء ناء كبعد الأرض من جو السماء ومثلي في رجالكم قليل ومثلك ليس يعدم في النساء فإن اك حالكا فالمسك لوني وما لسواد جلدي من دوائي لله ضرك يا ابن عم لا يا نصي أخبرنا عنك وعن أصحابك من شعراء هذا العصر جميل إمامنا وعمر بن أبي ربيعه أوصفنا لربات الحجال وكثير أبكانا على الدمن وأمدحنا للملوك وأما أنا فقد قلت ما سمعتم إن الناس يزعمون أنك لا تحسن أن تهبو. <تصفيق> أفتراهم يقولون إني لا أحسن أن أمدح لا أفما تراني أحسن أن أجعل مكان عافاك الله أغزاك الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا مصيب أتطلب الشعر أحيانا فيعصر عليك إي والله لربما فعلت فآخذ براحلتي فأشد بها رحلي ثم أسير في الشعاب الخالية واقف على الرباع المقويه فيطربني ذلك ويفتح لي الشهر <تصفيق> يا صعيب ما هذه الهيمنه على الجند كانما وقع بهم ما يصرفهم عني الا استطلعت لي نصيد نصيد فر بنفسك من مصر ما استطعت ويحك فيما الفرار شاع ان وباء نزل ففر قبل أن يمنعوك من الخروج لا باس ولكنني سمعت برجل يحدث الناس في مسجد عمرو اسمه ابن عبد ربه يعلم كثيرا في الأنساب والأخبار وإني لحريص أن أميل إليه ساعة فأسأله ثم أرحل فإني معينك على هذا الأمر أي سحيم ألا نفث بي إلى أميركم عمر قبل أن أبرح هذا الفسطاط لعلي إن أصبت منه خيرا أن لك بعضه إن عمر بن عبد العزيز لا يهش للشعراء وقد أطال أبو دهبل الوقوف ببابه مرة، فخرج إليه بنفسه، وهو يقول له على مشهد من الجند إن عني رحمك الله، فإنه لا مال لي، وأما أن أمد يدي إلى فرائض الجند، فإني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا جرم، صمت وجهي عن مسالته فاسرع بي إلى ابن عبد ربه في المسجد الجامع. عسى أن ندركه قبل نزول العشاء سبقتنا العشاء يا نصيب وقد أخبرني هؤلاء الناس أن ابن عبد ربه انصرف إثر الصلاة فهل تعلم أين داره؟ قيل في بستان قريب من مقياس النيل انهض نلتمس احدا يدلنا عليها أترى كيف شاع بين الناس خبر الوباء أرجو أن أفرغ من أمري عند هذا الرجل الليلة فأرحل عن مصر إذا برق الفجر هذا هو البستان ظلام دامس وشجر كثيف ألا ترجلنا عن دوابنا والتمسنا الدار؟ صح صح أتسمع؟ هذا غناء قريب وكبداء أصيخا <تصفيق> Love you. مطرح مطروح تمتع ودادك وتفرق عينيك اهو طلع الشيخ عبد ربه راجل صاحب حظ بس مخبي حبه فعبه من بعد العشاء يقفل بابه ويعيش لمزاجه وقلبه ايه يا ما فيه كده كتير بس ربنا ستار وكبير المهم عايزين نعرف نصيب جيده ليه وحيسألوا في ايه افتكر النهارده كده كفايه وبكرا باذن الله نكمل بقيه الحكاية انا ابو الفرج الاصفهاني وديه الليله تلاته وثلاثين ويا كتاب الاغاني مسائل الخير امبارح وصلنا مع نصيب للبستان وابتدى هو واللي معاه في المكان لحد ما سمعوا الغنى والألحال فعرفوا ان ده بيت الشيخ ابن عبد ربه راوي الأخبار وحجه السير والأشعار اللي النصيب مصر على مقابلته غاية الإصرار وأجل علشان خطر السفر والفرار من الوباء اللي ابتدى في الانتشار ودلوقتي هنكمل القصة ونعرف منتهاها من بعد مسكة الجرية اللي سمعناها وتمتعنا بغناها انقطع الغناء صفق أيها الدليل ليخرج إلينا أحد نكلمه <تصفيق> ما رأيت أكسل من كلاب الشيخ كانها طرب القادمة ان يشد اذنابها لتنبح اصحي يا سحايد لا تاذي <تصفيق> لو لم تصفق ايها الدليل لشاركنا الرجل انسه وغناء جواريه بقيه ليلنا ولا تجسسوا عادت الكلاب الى النوم الا فايقظها ايها الدليل صح. اني اسمع سحب المزاليك طاقه فتحت من هناك؟ شاعر من الحجاز شددت رحلي إلى بابين في مصر ما عدوتهما باب أميرها عبد العزيز بن مروان وقد نلت ما عنده وباب عالمها ابن عبد ربه وأنا أحرص على نوال ما عنده الليلة ذلك أني راحل عن هذه الديار إذا بلق الفجر ما اسمه؟ نصيب بن رباح ما سمعنا بهذا فرجة أو لو قدمت بين يدي مسألتي خمسين دينارا ذهبا؟ فما مسألته؟ إذا دخلت الكوفة والتمست باب أميرها بشر بن مروان فأي ذرائع المدح أقرب إلى نواله؟ يقول الشيخ ضع الدنامير في سرة، فإذا امددت إليك من الطاقة قناة رمح فعلق السرة في طرفها أولا أرى الشيخ ولا أجلس اليه <تصفيق> <تصفيق> تسمع بالمعيدي خير من ان تراه <تصفيق> وهل يابى ان يضيفني اننا لا نفتح بابنا لطارق بعد العشاء فان شئت تفعل ما ذكرت لك او فانصرف اما الدنانير فها هي واما القناف فها هي اقترب واشجب السره في طرفها انتظر حتى يعودها الشيخ ويختبر الذهب فحتى يفعل ذلك ألا من كرامة؟ فما تريد؟ كنا نسمع غناء حلوا وأنت أتجيدين الغناء؟ نعم ألا يأذن لك الشيخ في الغناء لنا حيث أنت؟ ونعم تعالي يا صاحبات، عليكن كنا بالدف والعود أغني شعرا لك سيد في لحن ابن سريك اربط القنديل في الحبل ودليه من الطاقة اقترب يا صاحب المسألة فإني أحب أن أراك تسمع بالمعيدي خير من ان تراه ما سمعنا بك يا معيدي تنسب نفسك إلى الشعراء وما أحسبني قد فاتني ذكر شاعر في الأولين والاخرين اقترب ها؟ من هذا معك هذا ابن خالتي وهذا دليل معنا اقترب اقترب ارى ثيابا ولا راس صحيح صحيح ما اكلنا الله من ايماء اللواكع ايها القادم اين وجهك وجهي قطعه من الليل اسود انت يا بشراي وأنت إذن من تعني؟ أنت العبد الهارب من ودان؟ أنت مولى بني ضمرة من حجاعة؟ رباه فكيف عرفت؟ إهي؟ أتذكر أم حبيب ودارها؟ تلك التي ينزل بها المسافرون بين مكة والمدينة اي ربي يا اذكر ذلك اتذكر كيف عرضت نفسك على الفرزدق الشاعر في تلك الدار ذات ليلة فثبتك عن الرحلة وكسر همتك اذكر اذكر فمن ادراك اني لعم ابيك وامك ذلك الرجل الذي نصرك وروح عنك واعطاك الدنانير الخمسة اهو انت لا اغزاك الله أبدا أرأيت أرأيت كيف اقرضت الله قرضا حسنا فأداه إلي الليلة عشرة أضعاف من حيث لم احتسب بل إنما الخمسون التي دفعت إليك هي من ثمرات رحلتي التي دفعتني إليها بكلمة طيبة منك الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله العظيم اي مصيب ابن رباح اصرف الربولين وأقبل إلى بابي وحدك انزلي فافتحي لضيفي الليلة يا لكاع أما وقد طاب لك مجلسي وطعمت وشربت وانقضى من الليل شطره فخذ من حديثي ما تريد قبل أن تأخذ الخمر مني كل ما أخذ إني أعجب لما أرى اتحل الخمر اتكفرني يا فاسق هي حرام وعلى شاربها وجالسها اللعنه بلينا فاستترنا اللهم توبه نصوحه ومغفره عزمه لا اشاعب حديثك فاني راحل عنك بعد قليل احسنت اذ ترحل فقد تفشى الطاعون وسوف يضربون الحجر فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج وإن الأمير عبد العزيز قد خرج بالأمس هاربا من الفسطاط إلى قرية بالصعيد تدعى سكر أو حلوان لا أشعب حديثك دعنا من هذا وردنا إلى مسألة. آه تسألني عن مداخل المتح إلى بشر بن مغوان إذا قدمت عليه في الكوفة ها؟ أنا فصب لي كأسا يا لكا أين عليك بأم بشر نوه بأمه إذا مدحته فكما يحب عبد العزيز أن ينادى في المديح بابن ليلى فإن أخاه بشرا يحب أن ينادى في المديح بابن الجعفريه خذ عني هذه ولا تزد فهي بخمسين دينارا تأتيك من يدي بشر بخمسين ألف فمن هي الجعفرية مبشر هي قطية بنت بشر بن عامر كانت صبية مليحة مر بها مروان بن الحكم في بادية بني جعفر فرآها تنزع من بئر بدلو لتسقي إبلا لها وهي تقول ليس بنا فقر إلى التشكي جربة كحمر الأبكي لا ضرع فينا ولا مذكي فخطبها مروان فتزوجها فولدت له بشرا رحمك الله يا مولاي أبربري ما تقول أم عربي ما الجربة وما حمر الأبكي وما الضرع وما المذكي وما مراد القول كله كلها <تصفيق> يا شاعر السودان يقول نحن جربها أي عشيرة وكثيرة العدد من الرجال الأقوياء كحمر الأبكي أي كالقطيع الوحشي المتزاحم وليس فينا ضرع أي ضعيف ولا مذكي اي مسن ليس بنا فقر إلى التشكي جربة كحمر الأبكي لا درع فينا ولا مذكي لهذا تزوجها مروان بن الحكم ما ذكي ولهذا صبي لي كأسا تذهب بالبقية من عقلي وهيا قومي فأنشدي معي ما تفهمين من القول نصيب. إياك وأن تروي شيئا مما ترى إلي إليك كواعبي وأطرابي لا تأبهن لهذا الأسود أدور في الدار كما يدور الصبيان فقلنا معي كما أقول وفعلنا كما أفعل حتى أخر مقشيا علي فقعنا فوق فوالله لا يترن نبأ ليلتي هذه جمالا بعد جمال ولا يقلدني الفشاق من الملوك أوه. هيا جوالي هيا هيا بالدفوف والناي هيا سقيني يا قرفور سقيني ولا تواصليني ولا تواصليني بالله بالله لم تذكر يميني لم تذكر يميني يا فر قرمزي يا حقا ولا <متحدث> يا ما الدنيا عجائب ويا ما ورث تاير بقى داي الشيخ ابن عبد ربه <متحدث> الله يرحمه بقى ويغفل له خلينا هنا مع شاعرنا أبو سمارة اللي صبح من الفجر على ظهرنا جبارة هربان من مصر قبل الحكومة ما تاخد إشارة وفين وفين قدامه صحاري محدوفة وسكك بالمخاطر محفوفة على ما يوصل الكوفة أفتكر النهارده كده كفاية وبكرا باذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرج الأصفهاني وده الليلة أربعة وثلاثين ويا كتاب الأغاني مساء الخير امبارح أول ما الفجر لاح والمؤزن بيقول حي على الفلاح كان مصيب فلت من أبواب مصر وراح يدوب طوى في الطريق ليلتين وبقى بعد غزة بمرحلتين فات عليه البريد اللي جاي من مصر بالأخبار الجسام ومسافر يبلغها للخليفة عبد الملك بن مروان في الشام الخبر اللي زلزل نصيب في صميم الوجدان هو خبر وفاة الأمير عبد العزيز بن مروان ولي نعمته اللي أعتى رأبته ورفعه من الهواء طوى نصيب بقيه الطريق يبكي بصوت مسموع وينظم الآهات والدموع لحد ما وصل دمشق لا الخليفه فاتح بابه لا محجوب ولا ممدوع والناس دخلت عزيه في اخوه جموع جموع دخل عزاه ضمن من عزاه وانشد بين يديه وقفت وجربت الأمور فما أرى كماض تلاه الغابر المتأخر ولكن أهل الفضل من أهل نعمتي يمرون اسلافا أمامي وأغبر لقد عريت بعد ابن ليلى ركائبي ذراها لما لاقت من الحزن منظر فإن أبكه أعذر وإن أغلب الأسى بصبر فمثلي عندما اشتد يصبر ويلك أنا كنت أحق بهذه الصفة في أخي منك فإن أبكه أعذر وإن أغلب الأسى بصبر فمثلي عندما اشتد يصبر صلوا هذا الشاعر من مالي حتى يرضى كسر الحزن همتي عن الرحلة إلى العراق فلاعودن الى الحجاز فلاسرين عن قلبي بزياره قبر النبي عليه السلام ثم لاحجون من عامي هذا حجه الاسلام فما وجبت علي منذ ولدت الا الان وقد صرت حرا <تصفيق> من الرجل الأسود يبكي؟ هذا شاعر افتقد وليه الذي اعتقه نزل بالمدينة غريبا فآوى إلينا يا هذا فيما <تصفيق> في انتحابك كالفكنا؟ هجم الشيطان علي بحزن فما أرى أضيع مني في عباد الله سواد لون وخمول ذكر وافتقاد ولي <تصفيق> ولا حول ولا قوة إلا بالله ما <مسنو> اسم الرجل؟ يا شاعر اتدري من هذا الذي يسأل عنك ويواسيك؟ هذا سيد زمانه في الغناء أهو أبو يحيى بن سريق؟ إنه هو لو أملك نفسي لهويت مقبلا يديه وقدميه فمن الشاعر؟ نصيب بن رباح النصيب؟ والله لقد طبق ذكرك وشعرك فاق الحجاز <تصفيق> أهو أنت يا أسود كان ينبغي أن أفطن إليك من هيئتك وبكائك آه إنك تبكي مولاك عبد العزيز بن مروان نعم نعم رحمه الله لعلك لا تدري أن مراثيك فيه بين ذي أخيه أمير المؤمنين قد سبقتك إلينا فإن أبكيه أعذر وإن أغلب الأسى بصبر فمثلي عندما اشتد يصبره ما أحسب شيئا يواسيك أكثر من حديث ابن سريج هذا إليك لعمرو أبيه لو علم ما عندي لقرت عينه فما عندك أبا يحيى؟ أتاني منقذ الهلالي ليلا فضرب علي الباب فقلت من هذا فقال منقذ الهلالي فخرجت إليه فزعا فقال البشرى فقلت أي بشرى اتتني بك في هذا الليل فقال خير أتاني أهلي بدجاجة مشوية بين رغيفين فتعشيت بها أجريت لعابنا قال ثم أتوني بقنينة من نبيذ قد ابتقى طرفاها صفاء ورقه ويحه من تقي وبعد قال فجعلت أشرب وأترنم بقول نصيب بزينب ألمم قبل أن يضعن الركب ففكرت في إنسان يفهم حسنه ويعرف فضله فلم أجد غيرك فأتيتك مخدرا بذلك فقلت ما جاء بك إلا هذا فقال لا يكفي ثم انصرف أبشر مصيب ولا تبكي الخمول فإن ذكرك كما سمعت مرفوع على السنه السكارى أخوينك أحسبت أن تذكرك الملائكة والشعراء يتبعهم الغاوون لعلك لا تعلم يا أبا يحيى أن هذا النصيب شاعر ورع عفيف رحمة من الله بالعباد كنت تحب أن يجتمع على هذا الزمان فسقه وفسق ابن أبي ربيعه <تصفيق> <تصفيق> أي نصيب فما وجهتك إذا رحلت عن المدينة نويت الحج من عامي هذا فقد كنت من قبل عبدا لا يجب علي الحج صحبتك السلامة فلا تنس زيارتي بمكة فأنت ضيفي ما أقمت بها ألا أطمع أن أقول يوما اني قد جلست إلى ابن سريج في المدينة فغناني والله لا أفعلا فديتك أبا محمد هلأ أمرت لي بالعود وضمنت إلي فتاك الزمار وجواريك العازفات فإني مغن نصيبا شعرا من شعره العازفات يا غلام وديك الجن زمارنا الفارسي أرقى المحب وعاده سود، شوقا لطيف في الدجاج يرد شوقاً يردو وذكرت من رقت له كبدي وابا فليس ترق لي كبدي ووجدت وانت لم يكن أحد قبلي على محبوبه يجد لا قومه قومي على بلدي لنقول كنا غيغة مبالد سيدي رب, رب هذا البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام سعيت إلى ساحتك في جنح الظلام هناجيك ربي وأناشدك ما كتبته على نفسك من رحمة أن تغفر لي قاتل <تصفيق> <تصفيق> الله جميلا حيث يقول وبين الصفا والمروتي ذكرتكم بمختلف ما بين ساع وموجتي لا لا بل قاتل الله كسير عز حيث يقول طلعنا علينا بين مروة والصفا يسرنا على البطحاء سير السحائب فكدنا العمر الله يحدثنا فتنة لمبتهل من خشية الله دائم <تصفيق> لا لا بل أفحش من هذا ما قاله ابن الكافرة نصيب قاتله الله حيث يقول ألام على ليلى ولو أستطيعها وحرمة ما بين البنية والسدري لملت على ليلى بنفسي ميلة ولو كان في يوم التحالق والنحر <تصفيق> ما ينبغي هذا في حرم الله أتتذاكرنا الشعر صحر في هذا المقام الكريم ما لك بنا يا هذا ابتعد عنا والزم غرزك والله لقد قتلتنني وسببتن امي والله ما نعرفك ولا خاطبناك أبدا بحق هذه البنية من أنت أيها الأسود أنا ابن ظلومة المشتومة بغير ظلم نصيد أعذر إليه والله ما أردت سوءا وإنما حملني الاستحسان لقولك على ما سمعت تحب أن نكف عن لقونا ونستغفر الله فجدنا قصيدتك التي أولها ويوم زي سلم شاقت كنائحة وارغأ في فنن والريح تضطرد ليس هنا ليس هنا يرحمكم الله إذن فعدنا أن تأتينا بالعقيق يوما فمتى رأيناك نرسل إليك من يدعوك إلينا أعدكم السلام عليك يا نصيب هذا كثير وانا الأحوص وقد رغبنا في التعارف والصحبه أهلا بكما وسهلا إن راينا اليوم غب مطر وقد اصبحت الوديان مخضره والجبال ذات بهجه فطلبنا النسها فان لم يكن لك وجهه غير ما طلبنا فانسنا بصحبتك كرامة لكما ونعمه عين الغناء بل وانظر العيد تبارك الله مطرت السنه يومين نورت الشمس على المشرئين ونبت الزرع الأخضر يصر العين وادي المصيب كان خارج للعقيق من غير صديق ولا رفيق طبعاً كلكم فاهمين يا سادة يا امجاد إنه كان رايح للبنات حسب العاد ها؟ لكن كن والاحوص للأحوص من غير معاد عايزين تعرفوا هيجرى عايز ايه <تصفيق> انا عارفه وحقولكوا عليه لكن نفسك لما كده كفاية وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه انا ابو الفرج الاصفهاني وديه الليله خمسه وثلاثين ويا كتاب الاغاني مساء الخير امبارح خرجنا ويا الشعر التلاته نصيب والاحوص وسير طالعين ننسها بعد المطر في الجو البديع النير وسمعنا المواكب من قريب ومن بعيد بتصيح بالأغريد والاناشيد طبعا فكرين يا سادة يا مستمعين ان نصيب في الأول كان خارج لوحده ريح العقيق زي مواعد البنات اللي نهاهم عن اللغو والكلام في البيت العتيق لكن لما الأحوص وكسير قبلوه وتعرفوا عليه عزموا نفسهم على الفسحة ولا يعتذر عن صحبتهم وده ونحن حنمشي وياهم في رحلتهم ونسمع بقية قصتهم اتمن اتمنى ان تكون حللتي صاحبي. انظرا هناك بمنعرج الوادي أرى سوادا عظيمة لا أكاد أميز لأنت لا أبصر مني يا أبا محمد أترى ما رأى الأحوص يا نصي لا جرم هل أممنا هذا السواد فحققنا ما هناك ركضا بفرسك يا كثير أرأيتما ويحكما بخن بخن يا أبا محمد وصائف ورجال من الموالي ونساء بارسات بل حور مقصورات في الخيام صبح الله فإني فاني اسمعهن يذغشن ويتضحكن وانا احب ذغنشة النساء وتضاحكهن صاحبي هل مررنا بالكواعب الاطراف لعمر ابيكما كاني ارى احداهن تشير لاحدنا انت ابصر مني يا ابا محمد وما اظنها تشير لاحد غيري فانت شاعر موصف واسودنا شاعر مداح وما من متغزل تهواه النساء غيري ويح امي والله انها لا تكاد تنادي اسودنا بذاته ما لك ساهم يا نصيب لا اخوض خوضكما فانا من الليل وانتما من جبين الشمس والقمر فمالي بالنساء وبكما هل سلمتم السلام السلام الرحمة الرحمة, الرحمه الرحمه البركه البركه وعليكم, وعليكم <تصفيق> هل ساحتنا على الرحم والسعب إني لا أستحي أن أنزل إليهم والناس ينظرون أجبهن يا شاعر الغزل ما أدري ما أقول لا نستطيع أو نمضي في حاجة لنا وأي حاجة تمضون فيها أطيب من مجلس غناء وشراب بين هذه الوجوه الصبا؟ <تصفيق> <تصفيق> ألا أملت إلي أذنك أيها الفارس الأسود بل أترجل عن جوادي ألست نصيب نعم ونحن اللواتي لغونا في المسجد بالليل فوعستهن عرفتكن فنحن على موعد فمن صاحبك؟ الشاعران كثير والأحوص لازمان منذ خرجت فما استطعت منهما فكاك أوهما؟ لا بأس أن ينزلا معك فإننا وصيفات ولنا مولاة تحب الشعر والشعراء ولهذا وعدناك لعلمنا أن قدومك يسودهم طال التهامس وما علمنا خبرا انزل رحمكم الله فلن نجد أطيب مما ندعى إليه أهلا بكم وسهلا ادخلوا إلى الرحبة وانتظروا قليلا حتى استاذن لكم على مولاتي من مولاتهم وما تهامسكم ماذا قلنا لك يا مصي أما مولاتهم فلا أعلم من تكون وأما تهامسنا فقد تعرفنا علينا فذكرنا أن مولاتهم تحب الشعر والشعراء ادخلوا فقد أزنت مولاتي ورحبت أي أكابر شعرائنا؟ إن مولاتي لا تحب أن تعرفوا عنها أكثر مما ترون فهي مرأة من بني أمية وحسب أما اسمها وبنت من هي فهذا ما لن تجدوا أحدا يسكده لكم ما اردت ما اردت فإذا دخلتم فسوف تجدونها على فرش عال وأمامها كراسي موضوعة في صف واحد فلا تجلسوا حتى تشير هي بالجلوس لا أملي إن لم تكن مولاتك ابنة عبد الملك بن مروان أو أخته بالله لا تسألوا عن ذلك فإن هذه دار نزهتها تلم بها من حين لحين ولا تحب أن يعرفها أحد هنا ادخلوا أهلا بالشعراء وسهلا حياك الله مولاتنا أنا مصيب وهذا كثير وهذا الأحوص مرحبا مرحبا اجلس يا نصيب اجلس يا صاحبي نصيب إن احببتم أن ندعو بصبي لنا فنصيحه ونعرك اذنه فعنا وإن شئتم بدأنا بالغداء ما تقولان لا أفهم ما شأن الصبي بماذا يتمتم كثير فديتك لا أكاد أفهم أي كرامة لنا في تصييح صبيكم وعرك أذنك هل حيرك من مقالتي ما حير صاحبك يا احوص نعم والله وأنت يا نصيد سرك الله بروحه وريحانه بل تدعين بالصبي ولن يفوتنا الغداء فما هو الصبي؟ <تصفيق> العود نصيحه ونعرك أذنه أنت والله أميرهما يا وصيفة كم ننتظر لتحضر القينة والعازفات؟ مري أحضرها في وقت كلا ولا بل كلا واحدة يا خدم احضروا غريد على محفة واصطروها بمطرف فلما يسترونها؟ هي صغيرة السن لم تتعود لقاء الناس بعد فيمسكون عليها المطرف حتى يذهب بهدها ويطمئن روعها فيكشفونه عنها طبة عالمة يا وصيفة ألا ترى ذلك يا نصيب؟ صدقت خبرتها فالطائر لا يغني إذا وقف قلبه أي مولاتي؟ في ذاك نفسي وأبي وأمي إذا احضروا الجارية فخذوا في حديثكم كأنكم لا تنتظرون شيئا ألا كففت؟ أرى اطرائي جعلك تتعمقين حتى غدا قولك سخفا أما ترى ذلك يا نصيب؟ قالت كلا ولا فانتظرنا الفلا ولا <تصفيق> <تصفيق> هذه غريل يا مولاتي ضعوا وحفتها وطوفوا بالشراب وانصرفوا حدثني يا نصيب أما عشقت وهل يبرأ ذو قلب من عشق فما آخر عشقك فتاة من القصرية رأيتها بين مكه والطائف فعلق بها قلبي فما تدع؟ سعدة فما قلت فيها أتصبر عن سعداء وأنت صبور وأنت بحسن الصبر منك جدير وكدت ولم أخلق من الطير إن بدا بارق نحو الحجاز أطير شعر مشتاق ما يضحكك <تصفيق> تذكرت امرا بيني وبين ابن عتيق سخف إلي هذين البيتين أيما سخف وما ذاك الأمر إن لابن أبي عتيق لطرفا لقياني بمكة وتودد إلي وعرف مني خبر سعدة فما مضت أيام حتى لمحته خارج من مكة فرآني فوقف جواده واستدار يناديني فجئته فأخبرني أنه يمر بالقسرية في رحلته فهل من رسالة يحملها إلى سعدة لأنه رسول عشاق يومئذ فما أخطئ إن ظننت أن كان خروجه ذاك إلى الطائف برسالة من ابن أبي ربيع إلى الثرية ليصلح بينهما وبعد يا نصيد سألك هل من رسالة إلى سعدة فحملته هذين البيتين فما أن سمع قولي وكت ولم أخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير حتى ضحك وأغرق ثم التفت إلي وهو يقول كيف لم تخلق من الطير يا ابن أم أما تنظر إلى سوادري شك قل غاق غاق فإنك تطير <تصفيق> يعني أنك غرق <برى تصفيق> اكشف المطرف عنك يا غريد فإننا نحب أن نسمع عصفك وغناءك تبارك الله رب العالمين اوشكت جاريتنا تنسيك سعدة ما كنيتك يا مصيب؟ كانت أمي احيانا تكنيني أبا محجن ولئن ولدت لاسمينه محجنا غريد ساعدي أبا محجن بغناء واله يدفعه عاجلا إلى سعدة فلعلها أن تلد له محجنا <تصفيق> أي شعرك تحب أن تسمع منها؟ فداك أبي وأمي هل املي عليها لتويها ما تغني؟ نحن نحفظ الكثير من شعرك وقياننا تحفظه أراك تجهل قدرك يا غريد خذ العود ويحك وغني من قول نصيب <تصفيق> وزوها وان الا يعم غونا فخبروني انت و سلام. نصيب أمير المجلس من غير كلام والأميرة مش مديه كسير والأحوص اي اهتمام هو نفسه لما بقى يحكي للناس حكايته مع الأميرة الأموية ويوصف الأعدادية بقى يقول فوالله لقد زهيت بما سمعت زهواً تخيل الي انني من قريش وان الخلافه لي افتكر النهارده كدا كفايه وبكرا باذن الله نكمل بقيه الحكايه انا ابو الفرج الاصفهاني وديه الليله ستة وثلاثين ويا كتاب الأغاني مسائل خير أما مبارح في العقيق كانت أعدى بحق وحقيق ونصيب كان نجمه في صعود وهو لوحده عند الأميرة الأموية كان بالاهتمام مقصود وبالترحيب والاكرام موجود وكسير والأحوص جنبه ملهم شوجود وفي الحق كان موقف يحرك في قلوبهم التغينة والحسد خصوصاً كسير اللي كان فاكر إنه ما فيش شاعر زيه في البلد ودلوقتي تعالوا بينا نشوف نهاية السيرة في مجلس الأميرة يا غريد أجدتي وأحسنتي ويحك خذي أيضاً من قول مصيب عاف الله أبا محجن حيث يقول فيالك من ليل تمتعت طوله وهل حالم في نومه متمتع نعم إن ذا حب متى يلقى حبه ولو نائما فمواصل أو مودع وذو حاجة يا طالما قد أسرها ينفس عن صدر بها يتصدع تمت طوله وهل من في نومه متمتع نعم ان ذا حب متى تصدري بها يتصدع ما ترى يا نصيب؟ جاءت والله بشيء حيرني وأذهلني طربا لحسن الغناء وسرورا باختيار مولاة الغناء في شعري فما ترى من حسن صنعتها وجودتها وإحكامها؟ ما سمعت شيئا أحسن من هذا متعك الله وادام عليك نعمته حزبك يا بنيه هات الطعام يا غلام ما لك وثبت يا كثير وأنت لا أحوص ما لكما والله لا نطعم لك طعاما ولا نجلس لك في مجلس هل أسأت اليكما في شيء نعم والله أسأت عشرتنا واستخففت بنا وقدمت الشعر هذا على أشعارنا وإن في أشعارنا لما يفضل شعر وفيها من الغناء ما هو أحسن من هذا انظر إلى أدب صاحبيك يا نصيب ما نحن له بصاحبين مريغ المالك يفتح الباب وإلا نطقته بكتفي <تصفيق> ما أحب أن أراك تنطحك التيسز القرنين أسباب يا أميرة ما سببتك بشيء من عندي ولكنه بعض شعرك الذي تتطاول به يا كثير الست أنت القائلة في عزة أنها لا ترى زوجا يناسبها غير التيسز القرنين أين هذا وما حسبت ضمرية جدوية سوى التيسز القرنين أن لها بعله فأي شعرك ما أفضل من شعر مصيب إنما على معرفة كل ما كان مني فما لي أنا بالتيس بالقرنين؟ اذكرك بمقاله بمقالة جرير يا أحوص جرير؟ نعم جرير بن الخطفة يوم تهجمت عليه في المدينة تغمزه بالفرصدق، فطعنك ببيت من شعرك شعري؟ يقر بعيني ما يقر بعينها وأحسن شيء ما به العين قرتي هلم يدرك جرير على ما يقر بعينها؟ يا غلام افتح الباب للشاعرين غير مطرودين ما لك سهمت يا نصيب أتأسى عليهما جعلت فداك كنت احب الا ينالهما خزي بسببي اقبل على الطعام اقبل ضع السكباج والنقانق امامه يا جاريه اذا تغديت أمرت لك بثلاثمئه دينار وحلتين وطيب أكرمك الله وحياك وبياك ما أطيب السنبوسك واللوذ ينج ولكي لا تاس على صاحبيك ساعطيك مئتي دينار تدفعها إليهما فإن قبلاها وإلا فهي لك وصلك الله وبرك هذه النقانق من معض <تصفيق> صبي له الشراب يا جارية تمهل تمهل يا نصيب فما نحب أن يقتلك طعامنا دعيني أن تحر فما طيب العيش بعدكم <تصفيق> <تصفيق> يا صبي يوجد في هذه الناحية جماعة بيوت متدانيه لرجل يدعى أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمحة فهل تعرفينها فتدلينني عليها؟ لا يقول الناس يوجد جماعة بيوت متدانئة لفلان إنما يقولون حواء لفلان أرأيت أنك لا تحسن أن تقول؟ فصيحة رب الكعبه لا تقسم وإن بررت فهل تعرفين حواء أبي عبيدة بن زمعة؟ فمن تريده هناك؟ تريده بذاته أم تريد جليسا لديه؟ أريدك سيرا الشاعر فقد علمت أنه يلازم مجلسه وما لك أنت والشعراء أسود طويل ناتئ الحنجرة خفيف العرضين مفلفل الشعر وعلى ذلك تلبس حلة مذهبة مدركاشة فما تعنين بقولك على رغم ذلك اقول ولا تغضى نعم أرد أنك عبد في ثياب ملك <تصفيق> أرأيت كيف يستطيع العبد أن يجالس الملوك فيخلع عليه حللهم؟ أما قد فعلوا؟ إنما ظلنت والله إنك سارق هذه الحول. <تصفيق> لا تقسمي وإن بررتي ما أظرفك يا ابني خذي هذا الدينار لما سريت عن قلبي. أما وقد فعلت فإني أدلك على حواء ابن زمع وإني قد رأيت الغدات كسيرا عنده هيا بنا هيا السلام على أبي عبيدة ومن معه وعليك السلام, السلام. اهلا بك من قادم اجلس وشاركنا غداءنا سبقتكم إلى غدائي ولكني أمد يدي حيث تمدون أيديكم وما لك رفعت يدك عن الطعام يا أبا صخر كل يا كثير كل إني والله قدمت بأمانة لك يا أبا صخر ألنت تحيت بي فأديتها لك أو تعرف شاعرنا يا رجل وهو يعرفني وأخاف أن تقول رفع يده عن طعامكم حين مدت يدي فمن أنت نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان رحمه الله مرحبا مرحبا اهلا بالشاعر الفحر إن لك في قلوبنا لما كان انظر إلى تواضعه حيث يذكر ولائه لعبد العزيز أنت أشهر من ذلك يا أبا محجن تتواضع والله يرفعك شعرك طار في الحجاز كله. كثير اربع بحلمك وادبك عن هذا. كل والله كل لا والله لا. لا تؤذنا أبا صخر. أن صيب ضيفنا وضيفك اتركوه وشانه هل قمت يا كثير فأديت إليك أمانتك؟ لا أقوم. إذا فخذ قد ذهبت إلى الأحوص فاعطيته مئة وهذه مئة لك. هي من عند مولاتك الأموية؟ تأخذ المال من امراه لا تعرف اسمها؟ قد عرفته ولا أذكره ما حييت لأحد لعن الله صاحبتك وجائزتها ولعنك معها مئة دينار أحلىها الله لي بسفهك ارايتم كيف تهجم عليك؟ تماسك أبا صاخ اصرف الحديث وجها آخر يا رجال طال والله طرحالك يا نصي فما آخر رحلة قدمت منها؟ من الشيان يا أبا محجن اتخاطبني يا كثير؟ إن أثر أهل الشام عليك لجميل بما أولوك من كرمهم وقد رجعت هذه الكره ظاهر الكبر قليل الحياة ولكن أثر الحجاز عليك يا أبا صخر غير جميل لقد رجعت وإنك لزائد النقص كثير الحماقه أما أم يليق بكم لا تفسد مجلسنا يا أبا صخر حلمك يا, يا أبا محجن أولدت عبدا لبني دمره فإن عزة التي أشبب بها دمريه فاسمع ما أقول لمولاتك وأنا أشعر العرب إذا ضمرية عطست فعدها فإن عطاسها اثر العنا وأنا والله لا أشعر منك حيث أقول لابنة عمك كليبة خليليل خلي إن حلت كليبة فرحلا ولا الموت خير من حياه على غمضي إني والله مقتحم اليك فمنتزع راسك من كتفك يا عبد يا ابن العبد قال داري مني فلو نالتك رجلاي لارمحنك بساقي رمحه تطيح بك ادركه خير فقد رمحه نصيب فقضى عليه ويلنا اليوم دعوني انظر اليه والله ما مات ولكنه ثعلب جبان ها هو نفضه اهكذا يا نصيب أتلومني فيه بعد اذ سمعت ورايت دعوه راقدا فلا توقظوه الا عشيا لرمي الجمار ما هؤلاء الصبية الصغار انا جمعتهم يا ابا عبيده ليشهدوا معركه الشاعرين من خصاص بابك تاخذين ديناري ثم تفضحيني يا بنيه ويحد اصرفيهم عن طريقي لا والله لن ينصرفوا حتى يشيعوك بما لا تحب لا نسعي رن نحن فلن تخطي في نحن نسعيني مريحني فصقلنا صلصحن طالقينا ياوي طيحة الأرض في نحن جسفنا فهذا سفن جدّي قنيل تقول يا فرحة يا سلام على ودان التاريخ وعن ايه لو يعرف الواحد قد ايه حركاته وسكناته محسوب عليه كسير عزة اللي الناس بيغنوله ويحفظوله ضربوا النصاي بشلوه تدوقه وتلموا العيال يهللوله شوفوا ازاي الغيرة بتقل قيمة النفوس الكبيرة وكل ده سبب القعده اللي قعدوها عند الأميرة احنا سلحنا مع مرصايب بأن زمان ونسينا ان كلامنا كان من زمان عن النخبة المختارة من الحال. سمعنا لحن وتكلمنا بسببهم في سيرة شاعرين هم أبو أطيفة وابن أبي ربيع وسيرة ملحنين هم معبد وابن صرين ووصلنا لللحن الثالث اللي أول كلامه أهاجأ هواك البنزل المتقادم نعم وبه ممن شجاك معالمه وكان هو ده سبب كلامنا عن نصيب الشاعر النظام اللي طال بينا الكلام عنه أيام ولسه دور ابن محرز اللي الف الانغام افتكر النهارده كده كفاية وبكرم باذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليله سبعة وثلاثين ويا كتاب الأخين مساء الخير النهارده يا سادة يا كرام نويين نطوي سيره مصيب ونقصر عنه الكلام ونبتدي في ابن محرز صاحب الانغام بس نديده للحق يا سادة لسه في سيرة نصيب زيادة وإفادة أصل المهم في السير مش بس الأشعار ولا غريب الأخبار كمان الموعظة والاعتبار أو حسن الدراسة والاختبار عندكم مثلا بن ابن رباح عاص خليفة من أعلام الصلاح وسعد أبوابه وطلب منه وأجابه الخليفه ده سمعت اسمه قبل كده بين الفسطاط وحلوان ما كان نصيب بيسافر عبد العزيز ابن مروان اياميها كان الخليفه ده لسه أمير وكانت سرته بين الناس زي المسك والعبير هو عمر بن عبد العزيز الغني عن التعريف والتعبير دارت الأيام وتجوز نصيب وخلف وكبر أولاده والأمير الصالح بأمير المؤمنين وولاه ربنا على عباده أظن لو ما سمعناش دلوقتي عن عمر ابن عبد العزيز خبر أو قصة تبقى سيرة نصيب لسه نقصها محجن أخي محجن قم يا ابن أبي قم بالله ويلك لا تنم اني خائفه منذ قدمنا الى دمشق يالك يا لك يا غرد اتركيني يا سوداء والله اللي اوشكرنا عن عصيحة من خوفي صح خزي اباك وامك فهم اولى مني قم فابصل معي يا ابن ام اني رأيت ليلة البارحة امرا عجبا كتنطوع عنكم لشده ما دخل نفسي فيها من الراوة اسهقتيني يا سوداء أتعينني وأنت مثلي من قال أنا خلاسي بين البيض والسود أنا لأمي وأنت لأبيك البنات يأخذنا سوادة والصبيان يأخذونا بياضة أنسيتني ما أفزعني سكن روعك فنامي نمت القطة والبو وانقض من الليل سرشاء لو رأيت ما رأيت البارحة ما غمض جفنك إن هذه الدار مسكونة وبيننا وبين ربعنا حقول مسكونة وأبر مسكونة وسموات مسكون والأرضون مسكونة, مسكونة الفلا لك لك عقلك يا غرب اترين عفاريت نعم نعم والله رأي العين اللهم رحمك إسخر يا ابن أم إسخر ما شئت ها هي, هي دفوفهم تضرب إيه دفوفهم إني والله أسمع دفوفا قومي أريني أنجر ما؟ نعم والله يا أم بكر قلنا ونداك هذان فديتك يا أبتا <تصفيق> ما أشبهك حين تغضبين بأم سلامة ألا رحمك الله يا أم نجدتك الله أن نتحول عن هذه الدار يا أبت فأين نذهب ليتنا نرجع إلى الحجاز فلن شيئا من عمر بن عبد العزيز اعتقني أبوه وهو وارث ولائه وما أحسبه يردني خاويا إنه لا يعطي شعراء ولا غير شعراء سمعت أن ابنة له بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له إن رأيت أن تبعث إلي بأخت لها حتى أجعلها في أذني فأرسل إليها طبقا فيه جمرتان فما فماذاك قال لها تعلمين يا بني أن لا مال لي وأنني أمين على مال المسلمين فإن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنك بعثت إليك باللؤلؤة وأخت لها فهل أدخل لؤلؤتها في بيت المال؟ أجل أو بعد هذا ترجو نواله يا أبتي فلنرحل اليوم عائدين بل أنا ذاهب إليه اليوم فهو لا يقيم حاجبا على بابه ولا يستأذن عليه فما منعك من كلامه البارحة؟ منذ يصلي الفجر إلى أن يصلي العشاء لا ينقطع عن النظر في البريد ومظالم الناس لا يقوم إلا للصلاة ولا راحة له إلا ما بين الظهر والعصر وقد استحييت أن أقحم نفسي على ما هو فيه من الجد أما اليوم فإني مكلمه هاتي غيره أيض الله أمير المؤمنين وأعانى انتهينا من بريد اليمن وبريد آثري بجان وبريد العراق ويحك يا مزاحم ما قلت عدد من انتهى ولكن قلت هات ما بقي ارفق بنفسك في ذاك أبي وأمي فهذا من رفقك بمن هم في حاجة إليك فما بقي من البريد بريد مصر وافريقيه أخر كتب الولاه لما بعد صلاة العصر وهات كتب العامه كثيرة هي لا قوة إلا بالله يا قارئ البريد ابدأ بكتب العامة من إقليم مصر وارفع صوتك هذا كتاب دفعته إلى عامل البريد امرأة تدعى فرطونة السوداء مولاد ذي أصبح مقيمة بالجيزة غربي فسطاط مصر فما تذكر؟ تذكر أن حائطها قصير يقتحم عليها فيسرق دجابها وهي منقطعة عالية السن لا مورد لها اكتب إلى المرأة بما أرادته واكتب إلى عاملي على صلاة مصر وحربها فأمره أن يركب بنفسه إليها فيحصن دارها حفظك الله يا أمير المؤمنين وأراك تراجعني قل يا مزاحم فأنا أحب صحبتك ما نصحتني ألا أعفيت من شرحبيل بيلا معاملك من السعي بنفسه إلى السوداء المسكينة فإن شغل العمال كثير ومن رجالي من يكفيه ذلك اعلم يا مزاحم أن لو وجدت المرأة استجابة لها عنده ما خرجت بكتابها إلى عامل بريدي وأنا أردت أن أجشم أيوب الذهاب بنفسه ليعلم أن يستهين بأحد من الناس لي من الله في هؤلاء المساكين هات غيره استحلفني بعض الناس في مجلسك أن أنبهك إليهم نصيب ابن رباح الشاعر يختلف الينا كل يوم ثم يرجع ولا يكلمك أين هو؟ اختار يا نصيب إيه هي أسود أنت الذي تشهر النساء بنسيبك؟ إني قد تركت ذلك يا أمير المؤمنين وعاهدت الله عز وجل ألا أقول نسيبا هل من أحد يشهد لك بذلك؟ هذا محمد بن كعب أتشهد له بالتوبة؟ نعم يا أمير المؤمنين وخالد بن صفوان أتشهد له؟ نعم يا أمير المؤمنين أما إذا كان الأمر هكذا فسل حاجتك أنا من موالي أبيك يا أمير المؤمنين ومن عتقاء نعمته فهل لا أذنت لي في إن من مراثي فيه؟ إن ذلك يحزنني فلا تفعل انني قد رأيتك يا أمير المؤمنين قبل أن تلي الخلافة وأنت أمير المدينة المنورة فكنت أعطر بني أمية وأكثرهم رفهنية تعصف ريحك ندى ومسكا وترخي شعرك وتسبل إزارك وكنت مع ذلك لا يغمص عليك دينك ابدا وقد سمحت لي يومئذ فانشدت بين يديك يا هذا أثقل الله تعالى حملي فارفق بي ولا تضيع وقتي فيما تقول ألك حاجة جادة؟ بنيات نفضت عليهن سوادي فكسد فتريد ماذا؟ تفرض لهم فهن والله من أهل ولائكم الله ولينا إنما أفرض لهن أن كن من فقراء المسلمين هن كذلك يا أمير المؤمنين أكتب للبنات يا مزاحما ونفقه لطريقي أنت شاعر جوال متكسب كسدت بضاعتي في زمانكم اعطه حلية سيفي فهي تساوي ثلاثين درهما ثلاثين <تصفيق> درهما صدرك يا مصايم ولا تحمل هم كلها شهور ويموت عمر وثمان يضور ويجي بعده يزيد بن عبد الملك ويرجع عز القصور اللي شوفك دلوقتي ما يشوفكش بعدين وانت بتنشد المدايح بشعرك الباهر ويحلف يزيد ليملالك بؤك بالجواهر وتعيش بقية عمرك لني بسيتك ظاهر ودلوقتي حننتقل لابن محرز وقبل ما نتكلم عنه نسمع حاجه من عجايب فنه وادي مجموعه من تلاميذه بيغنوا لا فيها كان ولا كان عاش بالدار عن الناس لانه قضى معظم أيامه علي العيان ومع ذلك لازم نعرف هو مين وتعلم الألحان على أي المعلمين وعاش فين ها؟ وفي اي عهد من السنين كل ده لازم تعرفه ونقوله ونوصفه لكن أفتكر النهارده هده كده كفاية وبكره بإذن الله نكمل بقية الحكاية. أنا أبو الفرق الأصفهاني وده الليلة 38 وثلاثين ويا كتاب الأغاني مساء الخير النهاردة هنتكلم عن ابن محرز الملحن الفنان. صاحب اللحن الثالث من مختارات الألحان اللي هارون الرشيد كلف أرباب الصنعة بجمعها زمان وأفكركم كلام اللحن مرة كما أهاج هواك المنزل المتقادم نعم وبه ممن شجاك معالم لقد راعني للبين نوح حمامة على غصن بان جاوبتها حمائمه ده شعر نصيب اللي عرفتوه عبد فقير بيخدم وينجز وشعر مشهور بيجمع ويكنز ودلوقتي ده دور الكلام عن الملحن ابن محرز قريماً بالباب يا عزي فتن اصفر أحنى طويل يدعى سلم بن محرز يريد ماذا؟ يحمل إليك كتاباً من جميلة مولات الأنصار فأين الكتاب؟ في يدي ويصر على أن يرفعه إليك بنفسه علي بالفتى الأصفر الاحنى الطويل لننظر من يكون تقدر ها هي مولاتي عزة الميلاء ادفع الكتاب إليها ابكم انت بل لا أحب أن يقطع سلامي عليك ما انت فيه ما أبرع هذا العزف تكلم <تصفيق> لكأن ما تعزفين هو لحنوب لمسجح فمن أدراك بهذا؟ وغنيه <تصفيق> إن شئتي قل ناوليه الدفا يا عزيب <تصفيق> بَزَلْ فَأَعِنْ دِيْمَ مِنْهَا من علمك هذا ابو عثمان رحمه الله ابن مسجح نفسه إنك على حداثه سنك لمخضرم في الغناء <تصفيق> فأين كتاب جميله وما هو توصيك بي خيرا ان تتعهديني حتى اتقن العزف والغناء لعمري كيف لا تؤثر نفسها بهذا الخير بيت جميله اليوم لا يخلو من قصادها وكثرت لديها إماء الأمراء وأهل الثراء تعلمهن بالذهب الوفير فكيف تكتيد ساعة لغوي مثلي؟ فمن أنت؟ ومن أبوك وقومك؟ أنا سلم بن محرز أبي خادم من خدمة الكعبة فهو مولى لبني عبد الدار الذين أقرهم النبي عليه السلام في خدمة الكعبة كما كانت لهم في جاهلية. أي مولا أبوك حبشي أم جوزجاني أم زنجي بل وقع لبني عبد الدار من غنائم المسلمين في الفرس فارسي أنت إذن تريد أن ترس غناء نشيط وسائب خاثر فهما فارسيان من بني جلدتك ليتني ابلغ شراكا على أيهما على أنني اليوم عربي مكي لا فارسي كما ذكرت. هل عندك مال تنفعني به على ما أعلمك؟ أي مولاتي وصلك الله وبرك فأين المال لغوي أبوه من الموالي؟ إنما أقوم بخدمة دارك أجرة لك على ما تعلمينني يا ابن محرز إني لمست في طبعك خمولا وانطواء وما أحسبك تشتهر ولكني أجد في غنائك شيئا يعجبني فلا بأس بما تريد فلزم داري ما وراءك يا غلام؟ ماذا؟ كتاب أرين هو من عزة الميلاء استمع هذه جارية لابن أبي عتيق وأنت تعلم سخاءه وهو حريص عليها وقد اختبرت صوتها فلكاني بدلال في عنفوانها مع رقه نومه الضحى وجزاله برد الفؤاد <تصفيق> جمعت فيها محاسن المغنيات كلهن <تصفيق> استمع استمع وقد سماها صاحبها هي هي تلك يا ابن عطير لا احسب احدا تخير له اسمها إلا الفاجر ابن ابي ربيعه يا غلام ادخلها اقفلي يا جاريه صاحبتي انظرا ليس فيها عين اواه لك أنما أفرغت إفراغا على انموذج ولكن في الوجه على جماله شيئا ما يرد العين هاي أقبلي ثم أدبري كأنها خطبان يتثنى ضيقه الصدر شيئا فيها عيبان خفيان أحدهما يسطره الخمار والآخر يواريه الخف فهي كبيرة الأذن والقدم هي كذلك أسبلي شعرك يا هيد <تصفيق> ويحا فرعاء لفاء والآن هيت لك يا هيد خذ العود وعزفي وغني وكلنا نعزف معك <تصفيق> شيء عن كيف. لا زيادة المستزيد. احسنت يا هيت ها تريدين ماذا عند ابن محرس إنما يريد سيدي لا أنا فإن غناء كله من القديم كما سمعت ومولاي ابن عتيق يحب أن أتلقى أسلوب ابن محرس فهل أخبرك ما أسلوب ابن محرس يقول إنه لا يصنع لحنا على غرار لحن أبدا دائما يأتي بالغريب الجديد من أسفاره هو أكثر أسلوبه فارسي نعم ولكنه يسقط من أنغام الفرس والروم ما لا يوافق آذان العرب وتلك مهارته وهل ينكر ابن محرز في القديم من غنائنا أحد؟ إنه كما قالت نقش النضار نزج غناء أنا بغناء الأعاجم مزجا حسنا وألف منها جديدة وغريبة فهو أول من غنى الرمل والرمل من أوزان الفرس ابن محرز اليوم صناج العرب ولا منازع ولا يخمل ذكره عند عامة الناس إلا كثرة أسفاره فهو على ما علمت يقيم بمكة ثلاثة أشهر ثم يأتي المدينة ثلاثة أشهر ويخرج إلى الفرس أو الروم كل عام مرة فلو كان مقيما لبذ سيطه سيط معبد ومالك وابن سري يا هيتو إني أراك على جمال خلقتك وبراعة غنائك تحسنين الحديث <تصفيق> <تصفيق> عفاك الله يا أخت مواهبنا لأربابنا هل نحن إلا متاع دائر ومال سائر ورمق حائر مسست قلبي يا هيتو وإني والله لن أبخل عليك بشيء أعلمه وقد خرج ابن محرز إلى العراق منذ شهر وما أحسبه يعود قبل شهرين لا بل عدت ولم أتم رحلتي <تصفيق> طب طب حميد حميد. حميد. هذه هيت قد أرسلتها إلي ليس الآن نقش النضار فإني مجد وأريد أن أخلو إليك ساعة صاحبتي أكرم مثواهيت حتى أفرغ من أبي الخطاب ساعديني يا نقش فإني أريد الاغتسال من عثاء السفر وتبديل أثوابي عفيت يا أبي الخطاب أراك حزينا ما رجعك قبل تمام رحلتك حنين حنين مغني العراق لا أدري كيف علم بمقدمه فما أن نزلت القادسية حتى وجدته يترقب وصولي فاختلى بي وقال كم أملت من العراق قلت من أي شيء قال من المال قلت ألف دينار قال فهذه خمسمائة دينار فخذها وانصرف واحلف ألا تعود فعلت؟ نعم والله لو دخلت عليه العراق لما كان له معك خبز يأكله اطرح وسقط إلى آخر الدهر أعلم ذلك وما ردني عجز ولا خوف ولكن ردني اليأس والحزن فقد حيل بيني وبين ملابسة الناس إلى آخر الظهر فديتك ابا الخطاب فديتك ماذا تعني حتما عليك أن تفقديني وتتجنبيني يا نقش النضار بالله أبن بالله أفصح عرضت نفسي على طبيب بالقادسيه وتأكدت من علتي اترين ما يطفو على جلدي ويشققه ليس هو الماء والبرد كما كنا نقول وإنما وإنما هو الجزاء أعوذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله دبن محرز المسكين كانت حياته مأساة لاتمتع بمجناء ولا بمغنى آه يعافينا ويعافي كل ابتلاه ويكفينا شرغ مأساه وعناه تعالوا نسيب السرادي وندخل في سيرة جديدة حكايتها مضيئة سعيدة من حياة شاعر ماجن غريب الأطوار والأخبار هو اللي نظم شعر لحننا الرابع المختار الشاعر ده اسمه العرج ويا حكايات في خرجي وأشعار في درجي لكن النهارده كده كفاية وبكره باذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرج الأصفهاني وديه الليلة تسعة وتلاتين ويا كتار الأغاني مساء الخير خليكم دايما فاكرين يا سادة يا مستمعين ان محور كلامنا هم الالحان المية المنتخبين طبعا مش انا اللي انتخبتهم اللي انتخبهم جماعه من الاعلام المشهورين امسال الموصلي وابن جامع علشان يكونوا تحفه للدارس والسامع وده بتكليف أكيد من الخليفة المشهور بعهده المجيد السعيد هارون الرشيد اتكلمنا عن ثلاث الحال، والنهاردة حنتابع ونتكلم في الغابع الشعر للعرجي واللح لابن سوريد وابن سوريد عرفناه لكن العرجي هو اللي لسه حنسرح وياه واسمه منسوب للعرض والعرق دي بلد على السكة بين الطايف ومكة وشعره في اللحن بيقول إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول كأن العام ليس بعام حج تغيرت المواسم يا ترى من هي جيداء اللي جاب سريتها وإيه الرسول اللي بعتوه في الموسم موسم الحج علشان يحزنها ويجره دمعتها طبعا عايزين تعرفوا حكاية الشاعر وحكايتها ها؟ لكن قبل الحدوته لازم نسمع اللحم والتنغيم من ابن سرايك العظيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلى ليحزنها فلا صحب الرسول الى قيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول كأن ليس إن تغيرت المواسف والشكور أبا عدي. تحرف المرأة السوداء تلك التي تنتحب ويحار إنها حبشية فيما بكاؤها يا ترى وما حبشية امرأة ظريفة من والدات مكة ما رأيتها قط إلا تضحك وتضحك يا حبشية ويحك لا تجزعي تجملي واصبري لمواقع القضاء في من عظم الله أجرك لعمر عمر بن أبي ربيع الصبر الصبر انا لله وإنا إليه راجعون على أبي من لمكة وشعابها وأباطعها ونزوهها ووصف نسائها وحسنهن وجمالهن ووصف فيها بعدك يا ابا الخطاء خفضي عليك فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضي الله عنه يأخذ مأخذ ابن أبي ربيعة ويسلك مسلكة قر يا عين قر <تصفيق> بخل بخل يا نساء مكة لعدمتن فضاحا وصاحا <تصفيق> <تصفيق> <مت by تصفيق> <تصفيق> اني لم انطلقتني الى المدينة وراء العرجية <Isabelle> <تصفيق> حبشية قاتلك الله من حائره بائره انتظروا يا رفاق <تصفيق> فقد وجدت طلبتي لحق الله وبارك تراب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <كيف أحالك> يا ضحكه يا سعلوب كيف حالك يا اشعاب يدك يدك. يا ذك بل عناقا عناقا يا أمة السور أعلى غرعة الطريق تفعل وعلى مشهد من رفقائك وهل أنت إلا من الرجال أعلى ذلك ولكني أخاف على حيائك وانت من النزل ماذا أتى بك إلى المدينة أحسي عساكر الشيطان حزنت على موت ابن أبي فبشرني بفتى من ولد عثمان يملا مكانه فجئت ابحث عنه <تصفيق> تريدين العرجي سوى الله صباحا ها؟ لقد اطال سهري عنده ليله البارحه على نكد وهم <تصفيق> <تصفيق> اذا فهو ماجن ثقيل لا ظرف فيه ولكنه والله جيد الشعر هل اقص عليك ما فعل شعره بابي السائب المخزومي هاتي هي قصه لي مصعب بن عبد الله فقتلني ضحكا طرف ما اغلى الضحك قال اتاني ابو السائب المخزومي ليله بعدما رقد السامر فاشرفت عليه فقال لي سهرت وذكرت اخا استمتع به فلم اجد سواه فلو مضينا الى العقيق فتناشدنا وتحدثنا فمضينا فانشدته في بعض ذلك بيتين للعرجي بات بأنعم ليلة حتى بدا صبح تلوح كالأغر الأشقري فتلازم عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسري هذا هو الشعر يا أشعب هذا هو الشعر أهد علي ما قلت وخالك تفعلين فعل أب السائب هل انتظرتي إذن فأكمل قصته وللشعر جلسة. ها ماذا فعل ابو السائب يقول عبد الله قال أب السائب أعده علي فأعدته ها؟ قال أخرى أعده علي فأعدته ثم ثالثة ورابحة وخامسة وأنا أعلم ضعف حافظته فقلت له يا أب السائب لا تطمع أن تحفظهما فيا طالما أعييتني تكرارا وتردادا فغاضه قولي وأصر على حفظ البيتين فرددهما حتى استطاع أن يجريهما على لسانه فقلت والله ما أسرع أن ينفلت منك فتنساهما قبل أن ترجع إلى بيتك فالتفت إليه وأقسم إن امرأته طالق إن نطق بحرف غيرهما حتى يرجع إلى بيته كيف من الشيخ؟ ما يا من الشيعة؟ أو تعلمين ما لحدت هم راجعا إلى بيته وهو يردد البيتين كمن لا عقل له فصار لا يخطو عشر خطوات حتى يقابله رجل يعرفه فيميل ليسلم عليه فلا يرد الشيخ السلام إنما ينشد البيتين ويرددهما ويمضي والناس يتعجبون من امره <تصفيق> إلا, إلا أن للقصة ختام بديع آخر من لقي عبد الله وأبا السائب في ليلتهما تلك هو محمد بن عمران قاضي المدينة فلما رأى من ابي السائب ما رأى التفت إلى عبد الله وسأله منذ متى أنكرت صاحبك فقال عبد الله منذ الليلة فقال القاضي انا لله واي كهل اصيبت منه محزوم فقال <تصفيق> عبد الله للقاضي اتبعه هكذا انه فاقد العقل ولا امن عليه ان يتهور فيقع مني في بئر من ابار العقل <تصفيق> كل هذا والشيخ يردد الشعر لا <تصفيق> يردد فهذا فعل القاضي بي قال القاضي صدقت والتفت إلى غلامه وقال يا غلام هات الحبل الذي تقيد به البغلة فضعه في يدي أبي السائب ورجليه واحمله على بغلتك حملا فلا تترك حتى تسلمه إلى اهله ويقاوم ابو السائل ويلوح بيديه ولسانه لا يسكن ابدا عن البيت وظل هكذا حتى سلمه الغلام الى اهله فعندها انفجر يا ثب وشعره والقاضي وصاحبه وليلات يا لك من فرق خفيف الظلم لو تركتك تحكي أيامك في الطريق ما سكت فارق فقد مللتك يا عشا فارق عن وجهي يا حمشين بعدها وبعدها عند جميله يا صور نعم يا حقير يا بار يا جميلة. <تصفيق> أي حبشية ضريفة مكة <تصفيق> لا أزمع عنك من الغناء لونا مستحدثا ما جمعه أحد قبلك من أهل البلد الحرام إن لم تحسن جميلة القيرة فمن يحسن هؤلاء ثلاثة إخوة من فتيان بني هزيل علمتهم غناء يرسلونه فلا يختلفون بينهم كأنهم على قلب منشد فرد ولسان يا مرحل هزليين تلامزة خديجة فأنشلوني بالله ولا تغنوا إلى البشار قاله العرقين فمن أجل أشقلكم قدمت واليوم هذا لم أرأ He خرج يتصيد العنقاء في he's standing there. Where'd he learn from his لتحرجي الا علينا ربه الهوكب انك الا تفعل تحرجي نلبس حولا كاملا كله ما نلتقي الا على صرما نال محب اذا راى حبيبا قوله عرج نقضي اليكم حاجه في الهوى فما لهذا الشوق من مخرجي اواه اواه اكد اخرج من جلدي تعبا اشق ثوبي يا اخوه عزائل انقذ فروه راسي يا جميله التي فروه راس يا سوداء اقسم ان تحت خمارك صلعه كصلعه ابن سري من الفارس الوقاح <تصفيق> هل حذرت من شقرته وزرقته من يكون لا ام لحبشيه هذا هو العرجي لا ريب آهو ده العرجين اللي انت جاي يتدوري علي فارس واخد الدنيا في جنيه قلبه وهواه يتقلبه مع حركة عينيه والشباب والمال والجاه بين ايديه بعد كده حيهمه ايه كل اللي سمعناه عنه لحد دلوقتي قليل ولسه قدامنا معاه طريق طويل افتكر النهارده كده كفايه وباذن الله بكره نكمل بقيه الحكايه انا ابو الفرق الاصفهاني وده الليل 40 ويا كتاب الاغاني مساء الخير مبارك يا سادة المجالس ابتدينا الكلام عن العرج الشاعر الفارس وعرفنا انه كان ابن حفيد عثمان ابن عفان عليه الرحمة والرضوان لكن خساره سيرة العرج مليانة مفاسد وسوءه من العفة والتدين كاسد هو على رأي المسل يخلق من ظهر العالم فاسد لكن ربنا أرحم بالعباد وأبره كتب للخير يغلب في النهاية الشر وخل النسمة الضعيفة تكسر جيوش الحرق وكل مره جعل دواه الأمر أبتا انظر ما هذا رقعة سطروا لي عليها قصيدة للعرجي من أولئك الذين سطروا لك؟ أطرابي في المكتب وما لك بالعرقي وقصيدته؟ أأم عليكم المعلم للدرس؟ أو لم يبقى من الشعر إلا هراء العرقي ندرسه آه فما الرقعة وما القصيدة إذن؟ إنها في كلابة في كلابة؟ أي كلابة؟ كلابة مولاتك وإلا أينسب بحرمنا؟ وأين راها ومتى؟ وكيف؟ إذا إليك بعض قصيدته قالت كلابة من هذا فقلت لها أنا الذي أنت من أعدائه زعم فأنعمي نعمة تجزي بأحسنها فطالما مسني في أهلك النعم قالت رضيت لكن جئت في قمر هل تلبست حتى تدخل الظلم؟ فبدت أسقى كؤوسا من مراشر أمسك فضفوق لإن ذكرت شيئا من ذلك لاقطعن لسانك يا أبت هي والله على كل لسان ولكنك آخر من علم فقد اعطاها العرجي جماعة من المغنين فذاع منها رمل بن سريج وهزج دحمان وسقيل أبي عيزة أمسك أمسك لا أملك. لك أمسكت فهل لا أمسك السبية والجواري ها هم يتصايحون بها في الطريق وبايديهم الدفوف والطنابير افتح لك الطاقة فتسمع ويح امك يا عرقي ويح أمك ماذا فعلنا بك ماذا وجدت من ثقيف على عرضك او مالك تبا لك يا ابن الافاعي أتحميك قرابتك لبني اميه فطالما مسني في أهلك النعم أي نعم مستك في أهلها يا عرقي أتغمزنا في نسائنا جميعا ويحك إلى من أشكوك إلى من أشكوك رباه ألا فخذ لي منه عليك به انتقم يا رب يكون انتقام الله أنك لو أنه كان ظالما افترى على كلابه. ألا حققت الأمر والله لا أفعلا اللهم اسحق جبارا بجبار جميله تحنيت خروجك لاكلمك فانا امه باس لا ياذنون لي عليك من الفكا أنا كلابه مولاه ثقيف التي ظلمها العرقي وفضحه قبحه الله اهو انت عذبني اهلي وضيقوا علي وقطعوا ماكلتي وأملت فيك لما اشتهر عنك من الكرم والمروه والله لقد جئتك من الطائف حافية رجل استعيني بهذه الضرهن. لا لا. وصلك الله ما أريد نقودا. فتريدين ماذا؟ أريد براءتي على يديك. وكيف ذلك؟ لا يخطر ببال أحد من الناس أن ألقاك وأكلمك. ولئن فعلت ما أريكي، لانقست سمعتي وعردي ولا كان صنيعك هذا حجابا لوجهك من النار. ما هي بنيه؟ أريني ماذا أفعل. يا عرجي هذان فتيان يشتغلان بجمع اخبار الشعراء والمنشدين يتاجران بنسخها ونشرها فهما لسانان لك في الآفاق ما أنا بحاجة إلى تكلف الاشتغار فديتك سيد الشعراء ما أنت بحاجة إلينا حاشاك ولكننا نحن بحاجة إلى أخبارك وأكرم الله مولاتنا جميلة أمدت أم علينا ظلها حتى جمعتنا بك على علو مكانتك ما اسمك يا فتى؟ خرد ذب الفارسي وهذا صاحبي عور كل هدي مم. أراك من صاحبك <تصفيق> أنا جامع الخبر وهو نساخ على ما ترى من قراطيصه وأقلامه <تصفيق> فأي حديث تريدان حدثهما بخبر يتصل بشعرك الا اقترحت علي؟ حدثهما بآخر ما غناه لك المغنون <تصفيق> قصيدتي كلابة <تصفيق> نعم ما تخيرتي فقص عليه ما خبر كلابة كله بحذافره فهذا أبدع ما يؤثر عن شاعر غزل <تصفيق> لله ضر مولاتنا ما رأيت أدرى منها بما يجذب الناس كأنها خلقت من كل قلب أبشر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عورك خز من فم العرجي كيمياء تحيل المداد ذهبا اكتب <تصفيق> <حطت> عورك <تصفيق> اي مولانا ابا عثمان لو انك ختمت الصحيفة بخاتمك لكانت زخيرة لأولادنا يشتريها الملوك منهم بالآلاف المؤلفة لا بس اذا عمليت عليكم الخبر ختمت الصحيفة بخاتمي اكتب لا عنيت ابا عثمان انطلب في الحديث على سجيتك ولا تتكلف الإملاء علينا فعورك خبير بصنعته <تصفيق> تراه كمن يكتب على الهواء سرعة مع حسن خطه <تصفيق> إن مولاة لثقيف يقال لها كلابة بلغني أنها كانت تكثر أن تقول لشد ما اقترأ العربي على نساء قريش حين يذكرهن في شعره ولعمري ما لقي أحدا فيه خير ليردعه ردعا ولئن لقيته لأسودن وجهه <تصفيق> <تصفيق> ليتها ما قالت اشتهت لقاءا سود وجهها <تصفيق> وبعض يا عرجي وبلغني أن مولاها خرج إلى مكة فأتيت قصره وطفقت أطوف به لعلمي أن كلابه لم ترحل مع مولاها وإنما خلفها في أهله فخرجت كلابة فأبصرتني فقلت لها كلابة عرفتك والله يا أجمل العذارى مهفهفه لفاء حوراء لمياء مويحك يا أشقر يا أزرق عرفتك عرفتك إياك أن تدنو من القصر بل إنك سوف تسترينني وتدخلينني وما أريد إلا كلمة أسرها إليك اذهب عني أيها الشيطان لئن دنوت لأدخلنك بالحجارة ردخل يا الله أن ترديني باغية ظالمة وما علمت علي من سوء أريده بك أأنك أقسمت، لئن لقيتني لتسودين وجهي فعلمي ألا قسم في معصية وعلي كفارة يمينك فأي حاجة لك عندنا يرضى الله تعالى شربت ماء من قلالكم هو هذه فإنك سحار نفاث في العقد الماء حولنا كثير ولكنك تريد أن تجعل عندنا أثرا منك فلا نفست في قلالنا ولا خطوت في ديارنا أبدا امدي امدي يا فاسق يا فاجر اي اترمينني بالحجاره اي عدوت يا كلابه اي افهمت يا كلابه ظلمت يا كلابه لا يوجد والله اثرك عندي ابدا فيلسق بي منك ما لزق بنساء قريش من شر ستعلمين ستعلمين يا امه السوء <تصفيق> <تصفيق> وبعد يا عرجي <تصفيق> غابتك والله كلابته وبرت بقسمها <تصفيق> اكمل قلت في نفسي لعمر الله لا اجد لهذه الامه شيئا ابلغ من ايقاعها تحت التهمه عند مولاها ليقطع نفقتها وماكلتها من ماله ونظمت قصيدتي واعطيتها جماعه من المغنين وسالتهم ان يغنوا فيها وشاعت في الحجاز كله فلما سمع العبلي مولى كلابه بالشعر يغنى به اخرجها من قصره واتهمها <تصفيق> ليتني اعثر عليها اليوم فنرى من اسود وجهه <تصفيق> ما ابرعك في حيلك <تصفيق> متعك الله بشبابك يا ابا عثمان <تصفيق> هل ختمت لنا الصحيفه ها؟ أفعل هات الصحيفه مولاتي جميلة هل لا أسمعتنا ما تخيرت من القصيدة لغنائك؟ ده عورك ينصرف بأوراقه وأقلامه فإن الفتى لا حظ له في السماع ادفع الصحيفة يا عورك إلى كلابة حيث تنتظرك واحملها على جواد وعد بها من فورك هذا إلى مولاها أراك تودعينه حفيا كان أبوه أهلا ود لأمي تناولي العودة ومتعينها في المغنى والتحميلة لكن في تدبير الحيلة من غاية زمان كلابه طارت من الفرحة لما عورك خرج جدها الصفحة وزمانها على الحصان بتنهب الطريق نهب ورجعها تنفي التهمة اللي جات لها من غير زم افتكر انه عطا كده كفايه وبكرة باذن الله نكمل بقية الحكايه أنا أبو الفرق الأصفهاني، وده اللي واحد وأربعين وهي كتاب الأخاني، مسائل خير. امبارح شفنا كولابة لما راحت لجميلة وخلتها خدت من العرض اعتراف بالحيلة يثبت برائتها من كل رزيلة وخدت كولابة الاعتراف المختوم وطارت رجع للطيف تنتز شرفها المصدوم. لكن للأسف لقيت قدامها لسه عذاب مقسوم وضرب وحبس ودموع وهموم لأن سيدها أبو جراب العبلي من ساعة الحكاية دي وهو زي المحمول يا ويلي من الشعراء نكبني ابن أبي ربيعة في ولك ونكبني العرجي في كلهاب تجاريتي النسائي اجمل النساء نسائي افحش النساء يا أبا خفض عليك وهون ما كنت أعلم بما أصابك من ابن أبي ربيعة في عمتي السرية ولكن أنا خبرتني فيما لم تصدق الصحيفة المختومة التي جاءتك بها كلابة علي العهد لإن كانت الصحيفة صارقة لأرفع عنها إلى محمد بن هشام كما أشرت علي فماذا يمنعك؟ يمنعني أن تكون عند العرقي من أسرارنا ما لا نعلمه فإذا شكوناه بالصحيفة وكانت قد لفقتها الجارية انطلق فقال وقال فنغدو مضغة الأفواه أكثر وأكثر يا ويلي من الشعراء إن أوصاف الثريا وظاهرها وباطنها ونقائق أمرها يعلمه كل ناهض بإفريقية وكل ضارب برومية وكل غاز بأذر بجان. لا طيب الله ثربني أبي ربيع لغيرك الجهل والخلط يا أبتي نحن في كلابه والعرجي ورأسك وحر وجهك صدقت كلابه كلمة كلمة وما ختم العرجي الصحيفة إلا مجرورا بنفسه ولو تبصر ما فعل ابدا ما الله بك يا بني إني والله قد أصرفت في عذاب الجارية وحبسها هيا اليها في محبسها اي كلابه ارفعي وجهك فان ابي يريد ان يخاطبك استغفري لذنبك يا كلابه استغفره من كل ذنب عاد ترميني به الا استغفرت من سوء ظنك وظلمك لله كلابه أتقسمين في بيت الله الحرام بين الركن والمقام قسما قاطعا جازما أن العارقية كذب فيما قال أجل أخلف سبعين يمينا غدا ترحلين معي إلى مكة لا في هوادبي ومحاملي لا فوالله لا أكرمك حتى أسمع قسما يرفع تهمتك عندي وإنما تقردين غدا على بعير اجرب وتقعدين فوقه بين غرارتي بعض وعلمي أن فضوح الدنيا خير من فضوح آخرة والله ما أشكر رضاك بغضب الله وإني لأنا المؤمنة ترجو في إيمانها خيرا اللهم ننجد العربي إذا لا يعلمه أهل السموات والأرض غنني يا غلام غني اليوم خمر وغدا صيد وقنص غنني من شعري يا دار عتيكه التي بالازهار You have to be the president of me in the government. I am a judge of these people. I تقبضون علي the judge حفيد these people. You will be the judge of the army? Me? Me? My husband. My husband. My husband. My علي My husband. My husband. امير مكة محمد ابن هشام مرحى يا ابن جيدام مرحى اين الغلام صاحب الطنبور يا غلام اصنع لي لحنا في هذا الشعر حتى اعود اليك الى جيدا قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول كان العام ليس بعام حج تغيرت المواسم والشكول هيا بنا يا رسول ابن جيدا يا ابن هشام اذكر قرابتنا وما قرابتنا انا رجل من اشجع وانت من اميه فرع سهرك بعبد الملك ابن مروان ورحمك بابنه امير المؤمنين هشام هل رأيت المروءة في الجارية فبماذا تنكل بي بما فبماذا انتني بالصحيفة وما لي أقرض عليها بخاتمك. أفعلت. ارينيها ارفعها إلي. ها ها ها ها ها. تعينك. <تصفيق> أنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان فأنا من نظرة في الخاتم يا أيها الأمير. ويحك. أريني. خر خر خر. زابة أبرويز ومن خرد ذاك زاك وبنائنا لي ان أعلم أيها الأمير والله لقد غدر الفتى الفارسي بجميلة ودبر الأمر مع هذا الفاتك الغادي سباب لأموي قرشي يا مولاه ثقيف تركتك لتعزير الأمير وتاديبه إلا من ظلم يا عرجي إلا من ظلم أيها الأمير استشهد على الصحيفه بجميله وصاحب للفارسي لا احسبه غدر غدره يدعى عوركن اللهبي هو كاتب الصحيفه وخاتمها لا عليك لا عليك سيجرح شهديك فجميله ساقطه الشهاده لكونها تغني وتفتن الناس وعورك لا يقوم شاهدا على صحيفة هو كاتبها وخاتمها صانع الدليل لا يحتج به أيها الجنج خلوا سبيل العرجي سأذكرها لك أيها الأمير <تصفيق> من؟ افتحي يا رغد أنا العرجي أريد مولاتك جميلة مولاتي تقول لك إنها قد أقسمت أن لا يجمعها وإياك سقف بيت ولا تغني بشيء من شعرك ابدا ام لا به خلابه صرمتني جميله يا ذا الغوالي <تصفيق> <تصفيق> يا ابن سريج مالي كله لك واصلح لي لحنا تتجاذبه الامصار والاقطار فما الشعر إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول كان العام ليس بعام حج تغيرت المواسم والشكول <تصفيق> حك أبا عثمان أي جيداء تريد أن تفضحها بل أريد الخزي والفضيحة لابنها لا ضلت صلعتي هي جيداء بنت عفيف أردت أن تفضح بها ابنها محمد ابن هشام أما تخاف صولته وهو تياه جبار لا أنا أشد تجبرا وتيها <تصفيق> أما تخاف أنه خال الخليفة أخ أمي هل خاف عصبي في اميه حتى أخاف رحمه في واحد منها لا تثريب عليك يا أبا يحيى مالي كله لك ما اسرع شيطاني في عداوته لمحمد بن هشام اراه يتدافع في عروقي بلحن من طرائف عبقر على يا غلمان ابي يحيى علينا بالمعازف والمزامير علينا بالكاس والطاس عجلوا عجلوا بل الريسه الريسه ابا عثمان اذا تدافعت النفس إلى هوى فمل بها عن هواها حتى تنكسر حدتها لأنك إذا عدت بها إلى ذلك الهوى بعد كانت أنشط عليه وأقوى ما أرى رأيك فإن الطريفة الغريبة بنت الدفعة ألا فاهتبلها ولكن بالصبر تاتي الصنعة الجيدة يا أبا عثمان هات شعرا غير ما أردت فأحرك به شهوة الغناء ثم أهجم على أبيات جيدا إذا فقد أصبت اليوم من ابن هشام مقتلين <تصفيق> اليك نسيبا في امراته جبره المخزوميه اما تكفيك امه جيدا امه واخته وزوجه ونساء اهله جميعا <تصفيق> هات يا عبدي <عرضي> هات <تصفيق> علي فسلمي جبره فيما الصدود وأنتم سفر ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر الحول بعد الحول يجمعنا ما الدهر إلا الحول والشهر عجي علي سلي سلمت زمامك للهوى والشطى، وساقك قدامه على طريق الحقد والأطغان لا ترهب أمير ولا سلطان ولا ترحم ضعيف ولا غلبان هذه جميلة أفلت في وشك أصرع ودي كلابه بتدعي عليك وسلمت لله أمرها ودي ابن هشام ابتدت تهشه وتهيج عشه يطرح تلاقيه عصفور ولا نسر كاسر مصعود افتكر النهارده كدا كفايه وبكرا باذن الله نكمل بقيه الحكايه انا ابو الفرج الأصفهاني وديه الليلة اتنين واربعين ويا كتاب الاغاني مساء الخير زي عواليدنا يا سادة يا مستمعين حنفكر النسيين ونونس الفكرين ونجيب معانا اللي ما كانوش مبارح سمعي محمد بن هشام أبض على العرق الشاعر ووجه له الاتهام وجاب الصحيفة اللي عليها ختمه قدام عينه يوريه اقرار على نفسه ببراءه كلابه من أي علاقه بينها وبيه اتى العرض كان عارف الملعوب اللي كلابه ويا جميله رسماء فبدل ما يحط خطه على الصحيفة حط خط الكاتب اللي متوه شويه وراح الدليل من ايد كلابه وخرج العرض بريء موفور المهابه خرج وهو ناوي للوالي محمد هشام علنية كلها شرق وأزي وراح نظم أشعار غرمية وأخبار خيالية عن أم محمد جيداء وعن مراته جبرة المخزومية وفضل على إيد ابن سريج لحد ما تم الالحان الألحان وصبحت سيره جيداء وجبره على كل لسان الشاعر ألا تعس لي بك يا جيداء يا بنت عفيف؟ أنت غضت مني بأنك أمي وأهلكتني وقتلتني. جعلك الله جبارا شقيا في الناس وفي يا ابن هشام خانك المامي. ما لي أنا بعداوة بينك وبين هذا العرقي ماذا أقعدك عم؟ أو لا أخذته بمقالته؟ إذا أخذته قيل ليس في النساء من جيداء غير أمك. أو من جبرة غير امراتك أي كانت جيداؤه أو جبرته أيباخ باح تشهيره بالنساء ألا يؤخذ بشعره فيقام عليه الحد الحد لا يقام إلا بسبوط اليقين وهذا قول شاعر والشعراء يقولون ما لا يفعلون وإنما هي اخبار يختلقونها إذا ترنموا أتعبتني وعققتني ولم تزل مدغنا على العرجي من هذه الأشعار ولا تجد لك عليه سبيلا فأي ضلال؟ ألا أرسلت تسأل فيه ابن أختك أمير المؤمنين؟ ازج بهشام فيما أجد من خزيك فينقم علينا أن كنا زوي رحمه؟ يا عاق، والله ما انا بخزي على أحد لو كانت امي من قريش ما ولي الخلافة غيري <تصفيق> هذا أنت يا ابن عباية؟ نعم أيها الأمير هل تلمست مقاتل العرجي غريمنا؟ نعم رأيت بابا لو فتقناه عليه لتهور ووقع في يديك ما تنفعه شفاعة الشافاين ابسط رأيك العرجي له بستان على ماء بالعرج هو خير ماله وأحبه إليه فلو رزئ فيه لا أوجعه وهو ممن إذا رزق طار فيقترف بسبب ذلك ما تأخذه أنت به أخزة رابية لديك خطة؟ نعم بستان العرجي ذاك جيرته قوم من بني نصر وهو صاحب شغب بينه وبين جيرته بني نصر هؤلاء سوابق يضرون به ويضر بهم ويشكونه ويشكوهم وقد تعرفت إلى عبد من عبيدهم شكس الخلق وهو راع لابرهم. فلو استأجرنا ذلك العبد لكان طعما نسحب به صيدنا ففعل يا ابن عباية إني ضقت بالعرجي صرعا <تصفيق> <تصفيق> يا ابن هشام بل قل أيها الأمير على <تصفيق> ما قتلت راعي ابلهم عامدا متعمدا ولكني خرجت أطارده لأشد وثاقه فزحمته القطعان في عدوها فانحدر على صخرة فشج رأسه ومات قبل أن نصل إليه يا كاتب السجل هات ما قرر الشهود شهود؟ أي شهود؟ يا ابن هشام يا صوام يا قوام أتدري ماذا عند الله أكبر من القتل والفسق والخمر والربا؟ كان النبي عليه السلام متجعا وهو يقول أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ثم اعتدل وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ظل يرددها ويرددها ويحك يا عرقي أحيط بك فقمت وعزا ألا ذكرت الله ورسوله حال العافية لديك شهود نفي سواك انت وصاحبك وسائر عبيدك نعم امراه العبد <تصفيق> قدرنا انك تطلب هذا يا وقاح والمراه قيل خطوات منا يا جن الا تحضر المراه ايها الامير امنحنا عبايه حاكمه لا يفعل ما يفعل ما لك هذا ايها المشيخه من حاضرين ادركت <تصفيق> لتوقي <تصفيق> ان امراه القتيل لم ترني ولا تعرفني هم دفعوا حبتي في يدي انظروا عباده الرسول ابو لنخيه ارا بو الى ذلك الرجل تجدوه مثلي عشقر عث الطبيه القامه الا ان بمعناه لا يحتاض حقوق المره يخاف القباب الى ليس فيكم وقيل ها لن تتعرض عليه ان يختصى عليه ألا قران ولا سلطان؟ <تصفيق> أيها الناس اراكم تهممون وكأن فيكم من يميل ميل هذا الفاسق وما أعلم من عمل طيب يشفع له حتى تحسن الظن به ألا إني مطمئن إلى إدامته أيها الأمير إن لهذا العرقي على رغم ما اشتهر به من سوء لعملا يشفع له ولا يحبطه عن إلا الشرك بالله لقد كان والله من الفرسان المعدودين مع مسلمة ابن عبد الملك بأرضروم وكان له معه بلاء حسن وكانت له أموال عظام فباعها وأطعم ثمنها في سبيل الله حتى نفد ذلك كله وكان على أيام القحط في عهد سليمان ابن عبد الملك إذا كان الليل نصب قدرة وقام غلامان وقدار فإذا نام واحد قام الآخر. فلا يزالان كذلك حتى يصبح يقول لعل طارقا يترك بكم استأجر الفاسق لسانك لا أرى أحدا في الخلق غيرك يذكر عنه ما ذكرت أين غاب ذلك عنا وحضرك والله ما استاجر لساني إن هي إلا كلمة حق وأما أن أحدا في الخلق غيري لا يذكره فإن من هؤلاء المشيخة من حضر ذلك ويعلمه ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه أنا أذكر كان العرجي غازيا فأصابت الناس مجاع فقال للتجار اعطوا الناس أقواتهم وعلي ثمن ما تعطون فلم يزل يعطيهم ويطعم الناس حتى انكشف القحط وأخصبه فبلغ ما عليه التجار من ذلك عشرين ألف دينار ذهبا فلما تولى الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز بلغه الخبر فقات بيت المال أحق من العرجي بهذا الدين فخضى التجار حقوقهم من بيت المال أقض أقض يا شيخ تحدثنا كأنك الكلبي أود شهاب أقض ما أنت بمؤتمر على ما تقول أدخلوا مرأة أدعي أن تخذ عشقا يا ابن والله لا أجلس إلا لسق كتفك أجلسوه إلى جواره. أقدمي يا يدها المرأة واسمعينا وأسمعين شهادتك خلفت لا أنطق بحرف حتى أنوح على حليف في مجلسكم. ياكي والصياح والولوله <تصفيق> لا بل أنقر دفي على مجرى دموعي لينطلق صوتي تو قادين الله الله الله امنت تبكين فشكوك مثله. فك العيون الله الله الله الله اما حاجه مؤثره صحيح وطلع من فؤاد جريح بيناهله من غير ما يولول ولا يصيح انما ده ابن هشام ناوي عالغادر بحق وحقيق وبيحلق على رقبه العرج تحليق كل ده يا عرج ذنب كلابه وامثالها من الولايا الغلابه اللي خليت سيرتهم غنوه لكل طنبور وكل ربابه يا ترى هتقول ايه مرات العبد المسكين هتشهد الزور ولا هتكون في الحق أمينة ها؟ أفتكر النهارده كذا كفاية وبكرة بإذن الله نعرف بقية الحكاية أنا أبو الفرد الأصفهاني وديه الليلة 43 وهي كتاب الأغاني مساء الخير انبارح يا سادة يا كرام كنا في محاكمة العرج باندفاع واتهام وشفنا ازاي حابك التهم عليه الوالي ابن هشام وملفق الشهود اللي غيروا الحق عشان في كلمة ونص يدق رقبته ده لكن حصلت حركة جابت في بال العرج دليل ما مطلب يواجه مرات العبد الأتير لقى حاجب ابن هشام بيطرب من الجلسة راجل شبه العرج أشعر وبسرعة شاف العرج المنظر وفكر وصاح في الموجودين بعزم صوته إن ابن هشام ناوي على موته ولفت نظرهم لحركه الحاجب وصمم على إن وجود الاشقر في الجلسة واجب لأن مرات العبد يحتمل انها تكون عمرها ما شافته وحيجبوها تتبلع عليه وتعرفوا من وصفته فلو قعد العربي والاشقر بين الموجودين في حته واحده يمكن تتلخبط بينهم وتبقى دي اكبر نجده <تصفيق> I'm mm -hmm. أوجعت القلوب وأوغرت الصدور وليس بيننا وبين إنزال القصاص إلا أن تديري عينيك في هؤلاء الناس فتتعرفي على غريمك من بينهم هذا الكوسك الأفض الأزرق الأشقر المديد القامة النات الحنجرة قم يا عرجي فقد تعرفت عليك قم يا فقد أشهرت نحوك أيها الجن. انزعوه من بين الناس لا يا ابن هشام لا تستهم بحدود الله ولا تركب في خوضك ذممنا والله ما أشارت المرأة نحوه ولا تعرفت عليه ولكنك عجلان تريد أن تعرفها عليه بخطابك اليه وحسنا فعل إن لم يقم وها هي والله مترددة بين الأشقرين فلا هداها الله أبدا أيها الجن بر هذا الرجل فادبوه لدرأته على السلطان ولما اتهمنا به؟ أقول لك ما قال الصحرة المؤمنون لفرعون، فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لا أنت شبيه فرعون، لا جبار شطار رفاق. لك الله يا أسماء. كما أخرجتم صاحبي، فلا أحب أن أشهد اغتيال نفس بغير ما هو الله, حق الله, حق الله حق لو تماديتون؟ لا أن بكم صنيع الحجاج بأهل العراق، ولا أفلت هذا العرضي من يدي ولو كنت له بأجمعكم زهيرا، وما من شيء أحب لي من ضرب عنقه، أما وقد اشبهتم في فعلته فإني أبرأ الحد من شبهه ولكني لن أطلق سراحه والله لا يخرج من الحبس ما دام سلطان خذوه أيهاكم وخذوا معه شريكا، الحصين بن غارير الحميري. فغلدوهما بالصراط وصبوا على رؤوسهما الزيت واقيموهما في الشمس خلف مخارج الصلقات على غرائب التين ولكلوا بهما على أعناقهن اضربوا بالصياط في غير حد من حدود الله او اصبوا في الشمس على الغرائم سينصر الخليفه بعد ربي وينتظر حين يخبر عن مساكي وترضو لي لأجمعها قصير عليك بما أضيق من خلاتي <تصفيق> أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري وصبر عند معترك الملايا وقد شرعت سنتها بنحري أجرر في السلاسل كل يوم فيا لله مظلمتي وصبري كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري <تصفيق> <تصفيق> اي حسين بن هرير انت هنا مصلوب على البولس مثلي انا لوك بصياطهم مثلي ان لله اختلط عقلك منذ اليوم أعجي وكم من كاعب حوراء بكر ألوف الستر واضحه التراقي بكت جزعا وقد جمعت قيودي بسلسلة يشد بها وثاقي علي عباءة بل قاء لبست مع البل وتغيب نصف ساقي فقلت تجلدا وحلفت صبرا فمال الدمع تدفعه الماقي سينصرني الخليفه بعد ربي ويغضب حين يخبر عن مساقي وتغضب لي باجمعها قصي <تصفيق> مسكين فضف العذاب والسجن تسع سنين ومات وهو سجين ودار الزمان دورات لحد ما طوى من السنين ميات وجيه هارون الرشيد في مجلس مغناه وحكاله إسحاق الموصلي تاريخ العرق لحد نهايه الماساه وغنى للرشيد ابيات من اللي قالها العرضي وهو مصلوب بلحن يبكي القلوب <تصفيق> So, غنائك يا إسحاق أو جعت قلبي أساً على العرجي ألا ترى وأنت تخبرني خبره أني أتغيظ كلما مر منه شيء في أبي وأمي يا أمير المؤمنين فإن الله قد انتقم للعرجي من محمد بن هشام انتقاما بيد من؟ بيد الوليد بن يزيد بن عبد الملك رمى الله جبارا بجبار فكيف كان الوليد مضطغنا على محمد بن هشام لما كان يبلغه عنه في حياه هشام بن عبد الملك فلما ولي الوليد الخلافة قبض على محمد بن هشام وأخيه إبراهيم وأشخص إليه في الشام فدعا بالسياح. الصياط الصياط تبدأ بأسوأه ما هذا محمد بن هشام أسألك بالقرابة واي قرابة بيني وبينك؟ وهل أنت إلا من أشجع؟ فأسألك بصهر جدك عبد الملك لم تحفظ؟ هيا هيا هي يا ملاد. يا أمير المؤمنين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب قرشي بالصياط إلا في حد ففي حد أضررك أنت أول من سن ذلك على العرقي وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين عثمان فما رعيت حق جده ولا نسبه بهشام ولا ذكرت النهي عن الضرب بالصياط وأنا ولي ثار العرقي اضرب يا غلام اضربه ضربا مبرحا هو وأخاه ثم اثقلوهما بالحديد ووجهوا بهما إلى العنيف الشديد يوسف ابن عمر الكوفة واكتبوا إليه أمري بتعذيبهما حتى يتلفه اكتبوا إليه نفسك نفسك إن عاش أحد منهم اضرب يا غلام اضرب اضرب أصفر وجهي وسكن غيظي أرضاك الله يا أمير المؤمنين وأقر عينك بما تحب إسحاق والله لولا ما حدثتني به من فعل الوليد لما تركت أحدا من أماثل بني مخزوم إلا أخذته بالعرجي دي نهاية الكلام عن الشاعر العربي وحخلي بقيه حكاياته في خرجي وبقيه أشعاره في درجي علشان نخلص من اللحن الرابع ونمسك الخامس ونتابع فاكرين الألحان يا سادة ولا نعدهم تاني على الصوابع اللحن الخامس المختار نظموا ولحنوا اتنين من الأعلام الكبرى الملحن هو ابن محرز اللي كان زي الجواهر ينقل الانغام ويفرز وده اتكلمنا عنه وعرفناه ودلوقتي الدور على الشاعر اللي هنسرح وياه الشاعر ده يا سادة السامر هو مجنون الليلة قيس بني عامر أفتكر إنه هضة كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية <تصفيق> أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليلة أربعة واربعين ويا كتاب الأخاني مساء الخير معدنا النهاردة يا أكابر يا ذوي الفضل الغامر نتكلم عن مجنون ليلى قيس بني عامر وده بمناسبة اللحن الخامس المختار من المية اللي عليهم المضار وقلنا الأنغام لابن محرز وللمجنون الأشعار بس قبل ما ندخل في سلط المجنون وحكاياته عايزي نعرف إيه هو اللحن الخامس ونغماته وإيه معاني كلماته وأبياته تمر الليالي والشهور وتنقضي وحبك ما يزداد إلا تمادية فلا تتركيني لا لخير معجل ولا لبقاء تنظرين بقائيا أما الانغام إزاي تكون؟ فدي حنسمحها في مجلس الرشيد هارون بعد أجيال طويلة من عهد المجنون كان بيغنيها للرشيد مغني يسحر المسامع ولا شفتش زي المجامع سمحته لكم مرة قبل كده واسمه ابن جامع والشهور وتنقضي وحبك ما يزداد الا تماديا تمر الليالي والشهور وتنقضي وحبك ما يزداد داد إلا تمادية فلا تتركيني لا لخير معجل فلا تسركيني لا لخير معجل ولا لبقاء تنظرين بقائيا الله ضرك يا ابن جامع كأنك خلقت في غنائك من كل قلب لمن اللحن ولمن الشعر أطال الله بقاء امير المؤمنين اللحن لابن محرز والشعر للمجنون أما ابن محرز فنعرف خبره وأما المجنون فيطال ما روي لنا شعره ولم نحقق خبره إلي يا إسحاق يا موصلي حدثني مع ابن جامع بما تعرفانه عن المجنون. <تصفيق> جعلني الله فداء امير أمير المؤمنين. حضرني في المجنون خاطر أضحكني. <تصفيق> فما هو؟ سألت مرة رجلا من بني عامر، فقلت له: أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئا؟ قال: أو قد فرغنا من شعر العقلاء. حتى نروي اشعار المجانين تقول رجلا من بني عامر ولا يعرف المجنون بل وينكره يا أمير المؤمنين وأنت يا ابن جامع هل وجدت من ينكر ذلك الشاعر؟ نعم يا أمير المؤمنين فقد سمعت عن أيوب بن عباية أنه قال سألت بني عامر بطنا بطنا عن مجنون بني عامر فما وجدت احدا يعرفه جدك يقولون هذا لا عشت ان لم اجد في خطاب امير المؤمنين بل وسمعت عن الاصمعي أنه قال رجل ما عرف في الدنيا قط إلا بالاسم هو مجنون بني عامر لم ير الدنيا ولم تره وانما وضعه الرواه ويحهم ولكننا نروي ونروى شعرا جيدا عن المجنون فما اجدر قائليه بنسبته إليهم انظر حين يقول أخذت محاسن كل ما ضمت محاسنه بحسن كاد الغزال يكونها لولا الشوى ونشوز قرنه الله فديتك بأبي وأمي أو حيث يقول ألا طالما لاعبت ليلى وقادني إلى اللهو قلب للحسان تبوع وطال امتراء الشوق عينيا كلما نزفت دموعا تستجد دموع أما رقته التي تذيب القلوب فحين يذكر صباه وصبا ليلاه فيقول وأحببت ليلى وهي ذات ضفيرة ولم يبدو تحت السوب من سديها حجم صغيرين نرعى البهمه يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم أواه لهذا العشق الصادق كيف يلتح له الرواه أحب أن أضحك أمير المؤمنين بخبر سمعته حول هذين البيتين <تصفيق> <تصفيق> قل يا إسحاق بين ابن مليكة مؤذن مكة يؤذن اذ سمع فتى على سطح منزل يغني صغيرين نرع البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم فأراد ابن مليكة أن يقول حي على الصلاة فقال حي على البهم <تصفيق> إسحاق أنت توافق ابن جامع في خبر الأموي وليتكما تعرفان مزيدا عنه فديتك أمير المؤمنين أنا أزيدك من خبره كانت قصته على عهد اليزيد بن معاوية وكان ذلك الفتى الاموي الأموي فارسا من فرسان جيش زياد بن أبيه الذين قاتلوا في قزوين خرجوا في أيام معاوية ومكثوا سنين ثم رجع رجعهم على أيام اليزيد وكان ذلك الفارس يدعى أمية بن زياد أمية بن زياد أدخلوه السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته أقبل يا نعم عدت سالما موفورا ماجورا اقبل اقترب واجلس الى غواري يا غلام صب له النبي صبا الا تحب الخمر يا اميه هي حرام يا امير المؤمنين حسبت ان لك فيها رخصه مثلنا يا غلام دخ حوله باليلانجوج والصندل وأطعمه قصبا وجلجلان. اتدري ما القصب والجلجلان يا اميه أم نسيت في قزوين ما نتكلم به القصب طمر يابس والجلجلان سمسم مقلي أحرامان هما أم حلال <تصفيق> هما حلالان يا أمير المؤمنين كل وطمئن يا ابن عم أتدري لما استدعيتك الليلة دون سائر العائدين من قزوين؟ مودة في القربة برك الله ووصلك وثمه أخرى استدعيتك لها تلك هي عاتكة عاتكة؟ أي عاتكة؟ ابنة عمك حبك من علقتها صبيا وعلقتك لكن فما أن بلغت حلمك حتى قذف بك معاوية أبي إلى قزوين في جيش زياد فلبثت سنين تقتل ولا تقتل وليتك قتلت يا ابن عم فإنما ينتظرك عندي شر من القتل يا غلام صب نبيذي يا غلام ارفع هذا الستر انظر يا اميه هذه هي عاتكه تزوجتها انا لاعصمها من ترقب ما ظنناه لا يعود ولكنه خيب ظننا وعاد اي اميه يا سميه جدنا قم استقبل عاتكه في احضانك قم اليها يا فتى واشبع هواك القديم امير المؤمنين اسطرها عني سترك الله تحركت لواعجك لها يا ابن عم لن تترك لها فتنالها ولن تحجب عنك فتنساها وإنما أقيمكما كليكما في برزخ من العذاب لا تموتان فيه ولا تحييان حكمت عليك بالإقامة في قصري هذا ستين يوما لا تبرح طرفت عين وحكمت عليك بأن تجلس إلى عاتك من صباح كل يوم إلى عشائه تجلسان مجلسا واحدا وعلى رأسيكما حرسي ما تهم بها أو تهم بك إلا سبقتكما السيوف فاختطفت نفسيكما ألا فعجل بهذا يا زي حتى تهمي بصاحبك يا عتكه أو يهم بك والله إن اميه لعلى حياء وخلق يمنعانه من ذلك ولو كنا على خلاف لكم أحب أن احرج حياءكما على مشهد من جنودي إني. إني لا أتابع الصدق أن أمير المؤمنين جاد فيما سمعت وما أحب إلينا أن يسر أمير المؤمنين على أي نحو من الحديث جاد ورأس معاويه إني إذا قلت لك إني قطعت رأس الحسين بن علي حفيد النبي فاعلم اني قد فعلت يا غلام صب نبيتي يا قيان إلى المعازف والدفوف فأنشبنا لي وارقصنا بين يدي وانتما يا أمية ويا عاتكة اقيما ستين يوما في مجلس واحد لا تفترقان ولا تتصلان هيا الغناء الغناء الرقص الرقص All the معتبتين أرسلت أسماء فيه معتبتين عتبرتها وهي أفلى من عتب من عتب إنك فينا كيران في الرضا فقلي أسماء قالت قد وجب قد وجب حكاية دي اللي اسحاق قاعد يحكيها للرشيد عمرنا ما سمعناها لا من قريب ولا من بعيد اميه ايه وعتك ايه ونسيب الكلام المشهور ليه القصد قال احنا حنسمع حكايته ليلى بالتمام وبعدين نوصل الكلام في حكايات مجنون ليلة اللي اشتهرت على مر الايام افتكر النهارده كده كفايه وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية <تصفيق> أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليلة خمسة واربعين ويا كتاب الأغاني مسائل خيه امبارح ابتدنا نتكلم عن الشاعر مجنون بني عامر وسمعنا كلام عنه في مجلس هارون الرشيد وهو بيتسامر وقال إسحاق المصري وابن جامع أخبار تؤكد إن المجنونية شخصية خيالية اخترعها رواة الاشعار ورجع ابن جامع قال رأي تاني في القضية إن أشعار المجنون نظمها عاشق من بني اميه وخلى المجنون اسمه المستعار علشان تفضل حكايته مستخبية وصدق إصحاء على الرأي ده بحكايه عجيبة الشان بطلها عاشق من بني اميه كان فارس من الفرسان وكان بيحب بنت عمه وهم اطفال وأول ما بلغ مبلغ الرجال اخده في الجيش اللي راح فتح قزوين وتحجز عن بنت عمه في الجهاد سنين وسنين ورجع على أيام يزيد بن معاوية الرهيبه لقى الخليفة يتجوز بنت عمه الحبيب فاستدعاه يزيد بالكبروت والطغيان وقال له إنه عارف الحب اللي بين الفارس وبين مراته زمان وعلشان كده هيحكم عليه وعليها بحكم فوق طاقه الانسان حكم عليهم يضمهم مجلس واحد مش يوم ولا اثنين لا ستين تبصله ويبصلها والحراس على روسهم بالسيوف واقفين يا لوكا يا ابن ركعه اما يتكلمان مطلقا يا امير المؤمنين فصفهما لي ناتي بهما من بعد شروق الشمس فنجلسهما متقابلين متقاربين فيجلسان مطرقين صامتين ثم ينقضي وقت طويل فتند من صدرها أنات المكذومة فنرى الدموع تنهمر من عينيها مضرارة فيجاوبها هو بدموع أشد انهمارة ويكون هذا حالهما حتى تنزل العشاء لا يقومان لحاجة ولا لطعام ولا لشراب <تصفيق> هل أعدت سطارة أجلس خلفها وأرقبهما عن كثب؟ نعم يا أمير المؤمنين السطارة معدة مزدلة إني لا أجد بعذابه ما لذاتة بالغة شأن كل صاحب صيد وقنص كلفت بالتربص والارتقاب يمضي ألقع يمضي امامي نحو السطارة وحاذر أن يفطن الوجود أصخ ألكتهت حتى يتكلم. لك خمسمائة دينار ذهبا لإن أفلحت فأعني على ذلك يا أمير المؤمنين لماذا؟ بالغناء والإنشاد والشعر على مسمع منهما فإنه يؤجج عشقهما لك ما ذكرت فافعل وأستأذنك في أمر يقرب إليك ما تريد فيهما احجب بالحراس خلف السطر فلا يريانهم ماهن ماهن سكلتك أمك ذلك يمكن لهما من همس لا يبلغ اذانكم أو من إشارة لا تلمح أعينكم فما عذابوهما إن فاتني شيء من ذلك إنما مثلي كرجل أو نورا فوقه صفيحة حاس فألقى على الصفيحة بقطتين ترى ما لذتي إن فاتني شيء من قفزهما على النار أو تقلصهما أو نشيش جلودهما. لن يفوتك شيء مما تحب إن سترتنا يا أمير المؤمنين عن أعينهما بل لعل ذلك يكون أقرب إلى لذتك فلقد أرى أن حياءهما يمنعهما حتى من تراسل النظر ونحن شهود ويحك أطلقت يدك فيهما أما وقد أطلقت يدي في العاشقين فإني جاعل لكل منهما تابعة فأجعل لها جارية تتبعها وأجعل له فتى يتبعه فأوحي إلى الجارية أن تردد من كلام العشق ما يناسب حال صاحبتها ويرد عليها الفتى بما يناسب حال صاحبه فذلك أقدر أن يربكهما كقطتين فوق النور متقد نعم نعم ذلك أوقع هلما لكاع، وابدئهما بالغناء فَتَ المجلس وانصرف القيان والعازفون وهذان سيدانا كلاهما مشغول عنا مطرق حزين افلا تجاذبني حديثا فاي حديث تحبين حديث الهوى فلكم خالط قلبي ذلك الشعر الذي غنى القيان او تحفظين كلانا مظهر للناس بغضا وكل عند صاحبه مكين تبلغنا العيون بما أردنا وفي القلبين ثم هوا اندفين مولاي أمية ألا فرقت كربي فرج الله كربتك تريد ماذا يا فتى أعلم أنك شاعر تجيد أن تقول وأنا علقت فتاة وعلقتني وأتجنبها مخافة أهلها وتتجنبني وينفطر قلبانا لذلك لوعة وشجنة فهل أذكر لك اسمها وكنيتها فتصنع لي شعرا ما اسمها؟ عاتك والحك لا اوفيت مولاي فنوه عنها باسم طرع سعدة لبنى هند ليلى لاگرم ليلى فكنها ام مالك تمنت <تصفيق> ليلى ان يلك الهواء وهي هاتا كان الحب قبل التجنب الا إنما غادرت يا ام مالك صدامي اينما تذهب <تصفيق> به الريح من روحي ونفسي ويحي <تصفيق> يا جاريه انما اخذتهما غاشيه العشق <تصفيق> انضحوا ماء على وجههما فان فردوهما الى ما كان عليه الا ايها الحراس الا ايها الغيمان الا ايها الجواري <تصفيق> حذرا حذرا أن أقف على خبر العاتكه واميه على لسان أحد من الناس ألا فاعلموا قرابتهما لي هذه حليلتي وهذا ابن عمي فإياكم إياكم ولكن إذا غنيتم شعرا يصنعه الفتاة فقولوا للناس هو لعاشق مجنون من بني قحطان أو بني عامر قاله في ابنة عم حيل بينها وبينه ألا سموها كما نوه عنها ليلى وما زال اليزيد يصنع بالعاشقين ذلك الصنيع حتى أتلفهما سبحان الله حديث مغرب معجب فما سندك فيه يا إسحاق قطع الله ابهري إن كذبتك أبدا يا أمير المؤمنين إنما رأيتك تطلب مزيدا من خبر فتى بني أمية الذي قيل إنه استخفى بشعره وحبه فانتحل اسم المجنون له واسم ليلى لحبيبته رأيت ذلك فأحببت أن اسارع في رضاك ويحك تعني أنك لفقت هذا الخبر تلفيقا؟ نعم يا أمير المؤمنين والله لفقته وارتجلته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انظر <التصفيق> <ألذك> يا ابن جامع إلى هذا أمغن هو أم عفريت من الجن؟ أير <تصفيق> الله ملكك يا أمير المؤمنين أرضاك وما كذبك <تصفيق> ألا فليكن المجنون ما كان خرافة أو بشرا فلن ادع الليلة حتى يسرني ابن إبراهيم بغنائه كما سرني بحديثه غني يا إسحاق عليك بالعود وليصحبك ابن جامع بدفه مع القيار العازفات. <تصفيق> تقنبت ليلا أن يلقى بك الهوى تقنبت ليلا أن يلقى بك الهوى وهيها تتانا حب قبل التقنب الريح يا زهري صدى اينما تذهب به الريح يا دلوقتي قدامنا اخبار كتيره نقلها الزمان سيره بعد سيره وكلها عن قصه الحب الكبيرة الشهيرة قصه التضحيه والعفه البدويه والخيال والشاعرية قصه قيس المجنون وليلى العامر هنحكيها والعهده على اللي رويوها ان كانوا حققوها ولا لفقوها افتكر النهارده كده كفايه وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان زمان وكان يا مكان